وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار أما بعد الإخوة الكرام مازلنا بفضل الله بمن وكرم علينا هذه المدارس حتى ننتهي من هذه الكتب بإذن الله قريبا نسأل الله في عريائه أن يلهمنا وياكم الإخلاص وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا من معلمنا وجعلنا من نتعلم نتعبد وينشد ذلك بين الناس وما كان الله دام وانتصل وما كان الغير الله انقطع وانفصل وعلامة طالب العلم الموفق الملازمة هذه من أعظم علامات التوفيق والتزديد لطالب العلم الملازمه والحرص مع الصبر على مدارس العلم أما الانقطاع التقطع فهذه ليست علامة التوفيق بحال من الأحوال بل ممكن تكون علامة الخزلان لا سيامة وأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم الرمي فتركه فليس منا فالحق بأن مسألة الاستمرارية والملازمة هذه من علامات التوفيق لله جل وعلا من الله جل وعلا للعبد يعني غض الطرف عن بعض الزلات والهنات وما يقع من الإنسان من بعض الغفلات وهذا عندنا مستمر غير متقطع مستمر فيغفر الله لنا ذلك لكن علامة التوفيق الملازمة يعني العبد الذي له مكان عند الله جل وعلا الله تعالى يعني يوزع في قلبه الحرص والاستزادة وأيضا الملازمة حتى يحوز الألواء الثمين لأن هذا العلم, هذا العلم شريف ليس لأي أحد أن يكتنزه بحال من الأحوال ولذلك كما قلت وأن كثير من من حرص على العلم لم يصل, لم يصل لم ينل هذا العلم كثير وعاش أمدا ودهرا منهم من عاش السنوات الثلاثين سنة عاش بذلك ولم ينل شيئا من العلم ومنهم من حرص على ذلك ولما صدق الله على في عام في عامين دار على العلماء كما حدث من ابن حزم صدق الله بعد يعني طلب العلم كبيرا بعدما طلب العلم اربع سنوات دار على العلماء وكانه يداني مكانة هؤلاء الكبار الفحول لما صدق الكسائل الله تعالى في الطلب صار صار رجل اعجمي صار وتدا وإماما في اللغة العربيه يعني العز بن عبد السلام طلب العلم كبيرا ثم بعد ذلك صار سلطان العلماء الحق بأن مسألة الملزمة أو مسألة التوفيق من الله جلالي النظر على يوزع في قلب الإنسان أن يكون حريصا ملزما لمجالس العلم مطالبا له فإذا وجد نفسه هكذا يتقطع فليخش على نفسه فإن انقطع تماما فلابد أن يراجع نفسه في قول الله ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القائد فلابد أن يعني يختبر المرء نفسه وهو في هذه اللحظات وفي هذه المجالس التي من الله علينا بها نسأل الله أن يديم علينا هذا الخير ما حينا أبدا نعم. الآن احنا الحمد لله وصلنا قطعنا شوطا طويلا في عقيدة السلف ونحن أيضا في الأصول جيد يعني في الأصول لو وصلنا إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى مسألة الأدلة المختلف فيها يبقى بفضل للفعلاء على الأقل قد أنجزنا إنجازا عظيمة. أسأل الله أن ييسر لنا أمورنا جميع فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام الصابوني رحمه الله وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية وقول وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر ليلة البدر أنت وين وين ذهبت آه أنت ذهبت إلى موقف سلف جيد إحنا كنا انتهينا من هذا كله لكن أنت يعني كان مفروض كلام متميا كلام فيه يعني نفع كبير إب الباب به قال شيخ الإسلام قلت فلما صح خبر النزول يخص بقى السابوني نعم شيخ السامة 8 نعم أنا وهمت في كلامه وكلام مهم في النهاية لأنه أتى بحكم من عطل هذه الصفة وبعدين تدخل على موقف السلف الحمد لله قال قال شيخ الإسلام طبعا قولهم قال. قال شيخ الإسلام في هذا رد واضح قاطع على من يعني ينكر أن يقول الإسلام شيخ. ينكرون ذلك هم يريدون يعني تفهم من المتائرين دينهم ينكرون كلمة شيخ الإسلام لين ينكرونها ينكرونها عداوة لمن لم ما يريدون كمان يطلعون تمه يقول الإسلام ليس له شيخ شيخ الإسلام الواحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كلام صراحة كلام فيه يعني ينم عن عداوة وبغضاء. في هذا الباب وهو شيخ الإسلام الأنصاري شيخ الإسلام الصابوني، شيخ الإسلام وهذا بهاق هذا شيخ الإسلام صدقا وحقا فالحق نوع يطلق على ذلك ولذلك هو يقول بأن الشيخ الذي تضل عليه بلغ مبلغا عظيما في عليهم نعم. قال قلت فلما صح خبر النزول عن, عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا, وقبلوا الخبر وأثبت النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين كما أن ذاته سبحانه لا تشبه ذوات الخلق تعالى الله عما يقولون عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كثيرا قال وقرأت ماشي ماشي وهنا ترى أنه قال ولعنهم لعنا كبيرة هو يقول بأن الذي عطل مثل هذه الصفات شوف استحق اللعن لماذا أنه بهذا يرد على النبي صلى الله ما اتى به من المسائل والأباب الاعتقادية المهمة يرد على على الله لنفعلها الصفات التي وصف نفسه بها فاستحق بذلك اللعن هو في أمر جلل خطير ليس أمرا هينا أن يرد على الله وصفه لنفسه وأن يرد على رسول صلى الله عليه وسلم وصفه لربه جل في علا والتحريف الذي يسمى مؤخرا بالتأويل هو رد هو في حقيقة الأمر رد ولذا قلنا ألزم الحجج عليهم نقول أنتم أعلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قالها وسامع الصحابة الصحابة لم لم يراجعن السنة كما استدل هو بذلك يعني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم لم يشبهوا ولم ينزلوا صفه صفه التشبيه ولم يعطلوا ولم يحرفوا ولم يؤولوا بل استقبلوها بسل... باستسلام تام وانقياد تام دون ادنى دون ادنى مراجعه هؤلاء الصحابه رضي الله عليهم ف... وهم اعلم الناس بالاجماع أعلم الناس بالاجماع فلو كان الأمر على ما تزعمون لخرج واحد منهم بين ذلك فاقرارهم التام هذا يثبت أنك... أن من اول فقد حرف وهو على خطر عظيم قال الفضيل بن عياد الرحمه الله إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول من مكانه عن مكانه فقل انا أؤمن برب يفعل ما يشاء قال وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث, حديث, اسما حديث إسماعيل بن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث فغضب وحرد وقال ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى, إلى مثل ما فعل به ويلك ومن يدري كيف هذا ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه فإنكم إذا, إذا اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم وإلا لم تفعلوا هلكتم طيب هو طبعا كلام الفضيل بن عياض انه قال إذا قال لك الجميع ان لا نؤمن برب ينزل عن مكانه حاشا لله هم طبعا يقولون ينزل عن مكانه انتقال والانتقال من من افعال البشر فيكون النزول اثباته لله دلفع له فيه تشبيه بالبشر فانقول له طيب وهل لله ذات طب هل لله وجود قالوا نعم ثم البشر له ذات ولهم وله وجود هل ذات الله كذات كذات البشر يقولون لا لما قالوا ان ذات الله ذات تليق بجلال الله وكمال الله عظمه الله طب وجود الله وجود وجود يليق بجلال الله وكمال الله عظم قلنا هكذا الصفات تنحو نحو الذات ما يقال في الذات يقال في الصفات ولا فرق ولان الصفه ها معنى ملازم للذات يعني كان القول في الفرع القول في الصفات فرع والقول في الذات اصل فلان انا ننقل بكم من الاصل الى الفرع قلتم سمع يليق بجلاله وكماله وبصر يليق بجلاله وكماله مع أن الله جعال قال إن الله كان سميعا بصيرا وقال على الإنسان إن قال هل أتى على الإنسان حين من الدهل لم يكن مذكورا إن خلق إنسانا من نفطة أمشاج لنبتليه فجعلناه سميعا بصيرا سميعا بصيرا سميعا بصيرا قالوا لا مفارقة سمع الله غير سمع البشر، بصر الله غير بصر البشر. طيب خلاص ما هي حب الله ليس كحب البشر، نزول الله ليس كنزول البشر، بغض الله غضب الله ليس غضب البشر. والمسألة وثيرة واحدة. لماذا فرقتهم؟ لماذا فرقتهم؟ وهذا من الجهل المطبق أن يفرق بين المتماثلين، أن يفرق بين والشريعة جاءت تسوي بين المتماثلين وتفرق بين بين المختلفين. وما كان فرعا عن أصل فلا بد أن يأخذ حكمه القاعدة الفقهية عند العلماء المجاول ياخذ حكم المجاوى فكيف بالفرع والأصل؟ فالفرع لا بد أن نقول والفرع حكمه حكم الأصل إلا ما دل الدليل لأنه قد يأتي الجزء يخالف البعض يخالف, يخالف حكم حكم الكل لكن بقرنا إذا الأصل الأصل الفرع يأخذ حكم الكل الفرع يأخذ حكم الأصل والجزء يأخذ حكم الكل إلا ما دلت القرائن وقد دلت القرائن لما قال النبي صلى الله يا عائش ناولين الخمرة قالت يا رسول الله اني حائض قال حيضاتك ليست بيدك حيضاتك ليست, ليست بيدك وهذا القرائن التي تبين المفارق والا فهي حائض كله حائض هل تستطيع يدها تصلي والجسد لا يصلي او ما محل الحيض لا يصلي لا كله أخذت حكم واحد أنها لا تصلي كلها أخذت حكم واحد لا تصوم صحيح لكن شوف هنا بقى لما تأتي المفارقه بالقرائن قالوا يا رسول الله ما لنا في نسائنا ان كان ان حائض فقال ان يفعل كل شيء سوى النكاح فجعل هنا الاعضاء ليست كمحل الفرج كمحل الحيض الفرج فقال افعلوا كل شيء شيء سوى النكاح ولما قال نولين الخمره قالت اني حائض قال حائضاتك ليست ليست بيدك فلابد بد ان تفهم هنا مسألة الفرع له حكم الاصل الا ما دل الدليل على ذلك الا ما دل الدليل على ذلك فلابد أن نقول هنا الكلام في الصفات كالكلام في الذات لا مفارقة بحال من الأحوال ونلزمهم الحج اثبتم سمعا بصرا قدرة حياة قلنا لكم واثبتم للإنسان سمعا بصرا قدرة حياة فالفارق قالوا هذه حياة تليق بجلالي وكمالي وهذه حياة تليق ونقصي قلنا قل ذلك في الحب والبغض والسخط وغير ذلك ما الفرق؟ لا فرق وهنا ذاك لما قال, قال لا اؤمن برب ينزل مكانه فقال أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء جعل النزول نقصا فجعله الفضيل إيش؟ كمالا قال لأن الذي يفعل كل ما يشاء ده يعني أنه على كمال والذي يعجز عن شيء لا يفعله هذا نقص ونحن ننزل الله عن كل نقص كلام الرصين بمجدلة مناظرة نظرية عظيمة تثبت لك كيف اتقان السلف لأبواب الاعتقاد أنه لما صح اعتقادهم صحت مناظرتهم وجادت وقد علت وأيضا قد الجموا كل ما من خالفهم والقموه حجرا وكما قلت لكم عربي للفطره السليمة في اعتقاد صحيح أسكت المعتزل الأكبر ابن أبي دوات حتى جعل مولى يقول ما لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله ووسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أما هنا بالنسبة للرؤية والرؤية ستأتي مستقل قال وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصبيغ وأحوج أن إلى مثل ما ما فعل به هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتا أمير المؤمنين عمر. تبع مسأله سعيد مسأب أتا أم يعني هو الكلام على سعيد مسأب هل سمع عمر الخطاب أم لا؟ وقال إنه كان صغيرا جدا. وقال إنه سمع منه خطبة. فالمسألة في ثبوت السماع مسألة مختلف فيها والاختلاف فيها كثير. وإن كان بعض المحقين يرى ثبوت السماع والأكثرية أنه لم يثبت السماع سماع سعيد من عمر. قال أن صبيغا التميمي أتا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن والذاريات ذروة قال هي الرياح ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت وهذا اسم اسمه التأسيس في التعليم قال أنت سألت عن آية أنا ما أجدت منها إلا أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل عقلك ولا تتكلم في القرآن بغير علم ذلك كان أبو بكر يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا تكلمت أنا في القرآن بغير علم ما في... لا بد من اثر الشريعة الغراء لم تترك شيئا قط إلا وبيانته لا شارد ولا وردة ولا شاذ ولا فاذ إلا بيانتها تبينا تاما كاملا غير منقوص قال فأخبرني عن فالحاملات وقرى قال هي السحاب ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال فأخبرني عن فالمقسمات أمرا قال الملائكه ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال فاخبرني عن فالجاريات يسرى قال هي السفن قال فاخبرني عن فالجاريات يسرى قال هي السفن ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال ثم أمر به فضرب مئة صوت ثم جعله في بيت حتى اذا برئ دعا به ثم ضربه مئة صوت أخرى ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس فلم يزل كذلك حتى أتى, أتى أبا موسى الأشعري فحلف, فحلف له فحلف بالأيمان, بالأيمان المغلظة ما يجد, ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا فكتب إلى عمر يخبره فكتب إليه ما أخاله يعني ما ما ما أظن فكتب إليه ما ما ألا قد صدق إلا قد صدق خلي بينه وبين مجالسة الناس هذا فيه ضعف المعروف أنه ضربه على العصار الرأسي ما ضربه ما صوت والكلام هنا على التعذير والتعذير طبعا التعذير أو قامت الحد لا تكون إلا لمن ولي الأمر ولا أحد ينزع عليه الأمر الإفساد في هذا الباب ولي الأمر له أن يشتيد في هذه المسألة في تطبيقها في عدم تطبيقها في التعذير في عدم التعذير هو الان موكل من قبل ربه دالة في علاه ينظر في المصالح والمفاسد وحسابه عند رب لكنها مسألة منوطه بولي الامر حتى قلنا في الأمر عرفنا عن المنكر الاصل فيها ان الامر عرفنا عن المنكر باليد, باليد الاصل فيها انها لولي الامر ليست لغير اولي الامر او لاحد الناس من العلماء الذين يعلمون الادله على التحريم او غير التحريم اذا لم يفسد إذا لم يتم مفسده فالمساله دائره عليه وهنا الحق ان التعزير لا يصل الى الى الى الحد يعني الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وقال بأنه لا يجدد احد فوق عشرة أصوات إلا في حد فالتعزيل لا يصل به إلى الحد على الراجح الصحيح عند جمهور الفقهاء فمع أنه يضرب مائة صوت ثم مائة صوت وطبعا هذه يعني تنفعنا في شيء آخر نثبت المفارقة العظيمة بين البدعة وبين الكبائر يعني أنت القصر تجدد سمانينة جلدة وهي كبيرة من الكبار ورأس بالهيينة لكن نشوف هنا بالنسبة للبدعة تصل إلى ذلك والحق البدعة ممكن كما قال مالك ممكن تصل إلى قتل كما فعل من كما فعل خالد القصري وإن كان القصة أيضا فيها كلام أنه قال بعد الله فأني مضحم به الجعد بنذر لكن هذا الرجل يعني وصل في بدعته إلى البدع الكفرية فهذه فيها دلاء وضح جدا على عظيم عظيم منزلة البدعة التي تفسد في حال الإسلام وأهل الإسلام لذلك العقاب فيها وخيم فهنا يستأنس بها في ذلك في الشده لكننا نقول هي ضعيفة القصه ضعيفه وصحيح فيها انه اخذ العصا وعذره ضربه ضربا مبرحا في راسي حتى يعني سال الدم من راسي حتى قام رجل وقال قال قال, قال قال يا امير المؤمنين والله لا اجد ما كنت اجد ذهب كل ما كنت كنت اجد هو كان بيتكلم في القدر احنا في المسألة بيتكلم في ادع شبه عنده يتكلم في أبواب القدر والقدر ده حق ما ما يستطيع الانسان أن يقف على الأرض صلبة ان أدخل عقله في أبواب القدر لما لأن الأصل في القدر أنه أنه ممتاز هذا الذي يريد. أريد اريد هذا انه من الغيب ولا يدخل العقل في الغيب بحل محواله ولا هؤلاء المت... ولا كلام هؤلاء المتهوكين ال... ال... ال... الذين فيهم ما فيهم من الجنون جنون النجوم الذين يتكلمون على منازل النجوم ومنازل القمر وهذه وهدي... هذه مساله عظيمه جدا يعني الكلام في هذا معناها الهجوم بجراه على المسائل مسائل الثوابت مسائل الغيب لما نجد انا ان هذا يعرض امام الناس على ان هذا علم وعلم مدروس وله مقدمات ونتائج وهو الأصل الاصل فيه انه, أنه... أنه... أنه... كفر بالله اللي وأن المسألة نو كانو إزالة ثابت أن الثوابت عند الناس جميعا أن الغيب لا يعلمه إلا من إلا الله جل جل في علاه فأدي هذه مسائل ليست يعني بالها نعم وعن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكان صبيغ, صبيغ. نعم ماش من جوال الشيخ اللي حداك زكرتها طيب لا تلمس ذكرناها يبقى مررها عشان ننتهي الكتاب وقال مالك بن أنس رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه يقول إياكم والبدع قيل يا أبا عبد الله وما البدع قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون انظر هنا قال قال إياكم والبدع والبدعة حتى نؤسس ما يمر علينا هذا الكلام بها ترواسات إن شاء الله كمان على الرد عليهم البدعة, البدعة, البدعة أخطر ما تكون أخطر ما يكون في الدنيا هذه على الإسلام وعلى الإسلام البدعه هذه أخطر ما يكون على دين الإسلام الشهوات الشبهات المعاصي أقل بكثير خطرا من البدعه لذلك استحق صاحب البدعه اللعن كما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم البدعة خطيرة جدا لأنه ما نبتت بدعة وما ظهرت بدعة إلا وهدمت سنة وهدم السنة هدم الدين ولأن السنة سفينة النجاء إذن فالبدعة هي, هي, إيش؟ هي غرق الناس جميعاً هي سفينة الهلاك فالبدعة كل مستحدث فهو بدعة كل شيء على غير مثال سابق فهو بدعة هذا لغة فإذن هذه الهواتف بدعة صحيح؟ هذه السيارات بدعة هذه الثلاجات بدعة لكنها بدعة محمودة حسنة هذا ما فيها هنا الآن نعم هذه بدعة حسنة لما تقول بقى كما قلت في كلام يعني حتى حتى تموجوا الأذان إنه يتكلم على المتشددين يقول هذا الهاتف حرام اكسره طب هذه السلاجة حرام نريد الزير اكسره هذه لا نا نأتي بالحمار والجمل نمشي عليه كلام حتى ما يغ يق... تخريف ما ما ما يقبله أحد وأنا ذكرت لكم اللي هو يعني كانوا يريدون الاستهزاء ببعض الملتزمين وأتى رجل ملتزم جالس في سيارة ده عملوها يعني تصويرا سياره مع رجل يقول له يا اخي هذا التسجيل هل هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا لا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طب يا اخي اذا اذا لا تستعمله لانه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين رجل يشرب سيجاره فقال له يا اخي هل هذه السيجاره كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يا اخ لا مش على عهد النبي لا تشرب فالآخر بقى واشوف شوف والحجه مع من مع سواق التاكسي طبعا سواق التاكسي بيقول لي لابد يعني بيتكلم في مسائل فقلت له أنت تجهل في اللي صاحب منبر اسمه المنبر المتنقل مع العلبة السيارة بمجردها ده خلاص صاحب المنبر بقلقى. الناس كثيرا يركبون معي فلازم يسألوني ما هم اثنين أصحاب منابر من أعلى المنابر الحلاق والسواق واللك لا ينتهي طيرة النهار في هذا الباب طبعاً ما أرغب من بر فنظر عليه قال له يا أخي قال نعم قال التاكسي هذا كان على عهد رسول الله قال لا قال إذن فخذ راحلاً من رواح المكة واذهب مع مع قوم قريش إيه؟ اذهب إلى من تريد استهزاء في هذا الباب من يقول؟ بل نحن نقول كل من من برز اختراعاً واجتهاداً وأتى بشيء فيه ما فيه النفع للمسلمين لهم لهم من الأجل في ذلك لهم لهم من الأجل في ذلك ويمدح على هذا ويمدح على هذا لكن لا نقول بأن المدح الذي جاء في الكتاب أو في السنة لكل العلوم لا لا لا هو خاص بالعلم الشرعي لكن هو يمدح تبعا يمدح تبعا والنواية النواية التي تحكم لأن كل أصحة حتى الذي اخترع ما نراه الآن في هذه الكهرباء تنفع الإنسان استنارة له ما له من الأجل العظيم لو كان مسلما طبعا لما يكون مسلما جل على بيرزقه بما فعل رزقا في الدنيا لأنه لا يأتي يوم القيامة ليس له فمت شيء فالبدع كل شيء مستحدث مستح مستح مستح كل ما كان على غير مثال سابق وفي الاصطلاح أنا أقول التعريف تعريف النحجار، تعريف ابن تيمية، كل ما خالف ما أتى به صلى فهو بدعة. كل ما خالف ما كان وفق الشرع فهو بدعة. ما أتى بشيء ما لا لا يوافق أو, أو لم يكن على وفق ما جاء به الشرع فهو بدعب. وهذا أوسع، هذا في التعريف أوسع. صحيح، ولذلك بعضهم يرى بأن هذه المسألة يقول يعني يقول هذا التعريف يعطي مساحة بعض الشيء. مساحة الإيش؟ لمسألة تمرير البتعة الإضافية لما يقول كل ما جاء ولم يكن على وفق الشر فهم يقولون الصلاة, الصلاة الرجبية ها لها أصل إذا على وفق الشر وهم طبعا يستدلون على ذلك بخبس وبلؤم في قوله ما, ما من عمل عمل ليس عليه أمرنا يقولون الصلاة هي من أمرنا انتهى نحن لا قف عندنا قراءة نخرى تقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا على هيئة ليست عليها أمرنا فهي فوردت والدلاله طيب الدلاله على التقييد بالهيئة المسيح لصلاة قاربت لكن ما ما لم تأتي بما نريد أبو مسعود من؟ أبو م... أبن مسعود طبعا خليها الرفع الأول المرفوع أولا بس ممتاز ابن مسعود دريل لما دخل عليه مهم ي... سبحوا مئة كبروا مئة هللو مئة جاء على وفق الشرح هو الآن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فلد... وهو ماذا قال أقرهم؟ أشوف ابن مسعود بالذات دليل أسطعم شمس النهار لكلام الشاطبي وت... اللي تعلم أن المتبحر مثل الشاطبي في كتاب الاعتصام من أعظم الناس فهما لدقائق هذه المسائل لذلك عوديا وحورب محاربة اعلى مما تكون هو كذا صاحب السنة لابد أن يحارب حتى من من هو من من يعني من بني جلدتي من من نفس فكره لكن سبحان الله دون أن نستطيل بالكلام لكن لابد أن يعادي لابد أن يعادي ولو انفرض ينفرض بالسنة عنده دليل يقوله جماعة اسمعه أنا قائد الكتاب والسنة المعارض ساحة العلم موجودة فلئاتي ولي نفسه علميا فقط هذا هو فصل الخطاب أقصر شيء للحقيقة العلم وأقصر شيء لكتم أي, اي منازعات العلم من عنده شيء فلياتي من اظهر علما تابعناه ومن راى في نفسه العلم فاستبان له الجهل فليتعلم والا فليكف ويرحم الناس صحيح ولا لا فابن مسعود راهم يسبح ما اسبحه هذا على وفق الشر هذا ذكر لكن ماذا قال قال انتم على مله اهدى من مله رسول شو جعلها مله مفارقه معناه الاصل موجود قال انتم على منة اادم منة رسول الله او مفتتح باب قال انا أحفظ لكم حسناتكم عدوا بما تفعلون سيئاتكم والاصل في ذلك المرفوع هو ايه؟ انا نعم بس ماشي انا اريد بس نروح تاني على الهيئات ماشي بس احنا عايزين طيب طيب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 أقوم ولا؟ أنا قال على وفق شر على على وفق شر يا يا يوم زمل قوم الليل إلا طويل ومع ذلك قال النبي ﷺ أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنا وأتزوج النساء هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني يبقى إذا المسألة مخادعة مسألة أتلقى ما يقولون إنه كما قلت بلؤمن يقول على وفق شر من عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو أي فورد إذا المفهوم خلافة من عامل عمل عليها أمرنا فو أه فهو مقبول فقالوا إذن نقول البدع الحسن على خطأ مبين بإذن تعريف البدع بانها كل ما خالف الشرع يعني ليس على وفق الشرع فهو بدعه صحيح هذا فيه سعة لأن بالتعريف هذا يمرر البدع وأنا بيانت الإخوة قبل ذلك في الإبانة مساله البدع والكلام بفتاوى من, من حجر اليتامي السبكي وهؤلاء لا هو المفروض أصول عندهم في هذا الباب يبينون مسائل اذان على النبي بعد الاذان هيتم يقول بدعه بدعه وايضا قال في اكثر من موضع من هذه المسألة على في هذا الباب لكن كلام الشطوي كلام موزون وهو قال بدعة هي طريقه في الدين مخترعه مخترعه في الدين او قال في الدين اه ليست الدنيا طريقه في الدين, طريقة في الدين بها على المشاكلة الآن يصلي يصلي يصوم يصوم فيضع بها الشرعية يقصد بالسلوك أو يبتغى بالسلوك عليها المبالغة في ايش في التعبد للعرف يقصد بالسلوك عليها صاحبها المبالغة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغى وفمرعوها حقا طبعا أنا الستثناء هنا إيش؟ منقطع ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم لكن لكن فعلوا ذلك ايش؟ ابتغاء زعموا ابتغاء مرضات الله شوفوا حتى ولو صحت النيه اجعلها على على ما قال الا ابتغاء رضوان الله يعني لكن ابتغاء رضوان الله فعلوا ذلك وابتدعوا ابتغاء رضوان الله والنية الصالحة لم تصح الني... الف... لم تصلح العمل الفاسد سماه الله عليه ايه بدعه وراه بنات ابتدعوها وطبعا المقال ابتدعوها شوف شوف الآية أيضا ترد عليهم يا لهوي الإنسان لو يتامل ويدرك ابتدعوها ما كتبناها عليه طب كيف هذا الرد عليهم في البداية من هذه هذه؟ شوفوا من الرد عليهم هي لها أصل من الشر صح فان كان لها أصل من الشر يبقى الأصل قد كتبه الله ولا ما كتبوا كتبوا فلما لم يكن على وفق الشرع كليا ألغى أن يكون مكتوب هذا الأهم الذي تقوله الاصل انت بقول هذه الايه الأصل ما كتب الله في علاه، رضوان الله في التعبد طيب فهم ارادوا التعبد على مشاكلة التعبد هذا لكن بشيء لم لم يكن على وفق ما فرض الله رضوان الله فلم يسميه الله على مكتوبا ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليه فجعلها عدم كتابة مع عند الاصل موافق الا ابتغاء رضوان الله لانه شاكل في ابتغاء رضوان الله قال ما كتبنا عين عبد فما رعوها حقا حق رعايتهم وطبعا ممكن الذي يستدل بها في الآية له دليل أن يتمسك به اللي هو أصحاب البدع الاضافيه له دليل في الآية يتمسك به شوف انا بعد ما هجمنا علي يقول قفوا ها لا ممتاز العصف الشاة فما رعوها تفنوا جد الدلالة ها مفهوم <تصفيق> الخلا المعنى لو رعاه حق رعاه قد تقبل صحيح ولا لا نقول لا هذا كشف للحال طب قالوا من وين بقى كشف الحال كده قلنا تعالوا الأدلة تثبت كشفه هو المشكله ان انا مستيق ان مفيش اي حد فاهم من اللي بيقول شيء فانا في حاجه ممكن يزبل حتى لو قال في ذلك لو قلنا الاستثناء متصل كمان قال ورهبانيه تدعوها ما كتبنا ما علم الا ابتغارضه يعني بس هو لا يمكن لا يستقيم أن يكون متصل لا يكون لا يستقيم يعني مع ذلك ان الله ربي كتبها كيف لا يستقيم بحال من الاحوال هو الحق نقول لهم فمرعا حق رعاتها كشف للواقع وصف حال ليس له مفهوم فقالوا كيف قلنا القرائن والادله قالوا من وين قال الله تعالى ام لام شركه شرع لهم من الدين ما يبدا التشريع المهد بسفه وليه او لمن جيبو هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا كله هلا هلا هلا هلا هلا ان يكون أنهم لو رعاوها انه يقبل لأنه لم لم يشرعه لا اصلا ولا وصفا لا اصلا ولا وصف لا قد شرعه اصلا لكنه لم يشرعه ايش وصفا ولا مطلوب شرع مفهوم وفي لا وايضا من ذلك قول النبي سلام كل كل نص في العلوم كل بدعه ضلال انتهى فإذن هذه كما قلنا البدعة طريقة في الدين مخترعة تضم البدعة الأصلية والبدعة الإضافية البدعة الأصلية والبدعة الإضافية ولا يصح في الأذهان أن نقول انه يصح لإنسان أن يخترع عبادة ويجر الناس عليه من يقول بذلك؟ وكيف؟ وهذا المنازع الذي انشغل بعلم الحديث وهو ينازع منازع شديدة جدا من أجل تقطئة الشاطبي في مسألة البدعة الإضافية ويريد أن يفتح المجال البدعة الإضافية أين علمه هذا؟ أين فهمه لقول لا جل في علاه وما أتكم رسول فخذوه منكم عنه فندم؟ أين فهمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة انطلاق؟ أين فهمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حذب التواتع عن كل صاحب بدعة بدعة نكرة في هذه في السياق في سياق الاثبات تفيد الاطلاق فلذلك هذه هذه المسألة خطيرة جدا جدا, جدا لأن المدخل لهذه البدعة ليس في أصل التبديع في أصل بدعة ان هما يظهرون للناس يقولون هذه بدعه نعوذ بلا من البدعة لا عمل بها ثم يتكلم بعد ذلك ويدخلها من ناحية ايش من ناحية البدعة اضافية واصل الاصول في الكلام كما بينت قبل ذلك انا الشافعي قال البدعة بدعتان بدعه حسنة وبدعة سيئة واخر ما نقول اخر طبعا على الكلام دا بالتفصيل صحيح والرد في ذلك قال الشافعي قال الشافعي وقال مالك وقال ابو حنيف لا حجة لاحد كائنا من كان مع من مع رسول الله. قد قال صلى وسلم كل بدعة ضلالة خلاص. كل بدعة ضلالة. قالوا لا أنت الان تتكلم على فهم السلف. هذا فهم السلف. الشافعي والبيهق ممتاز. قلت صحيح. طب لو اختلف فهم السلف. قال نأخذ الأقرب إلى السنة. قلنا تعالى. الشافعي ولا أبو بكر. عجيبه. لا الشافعي ولا ابن عباس. الشافعي ولا عبد الله بن عمرو بن العاص الشافعي ولا زيد بن حارثة او زيد بن ثابت طب هؤلاء جميعاً, جميعا جميعا قالوا بقوله صلى كل بدعه ضلا فلا بد ان نفهم ماذا قال الوضع يبقى قال اهل البدع فقال ومن البدع هنا البدعه البدع اقسام بدعة في الاعتقاد وبدعة في العبادات بدعه في الاعتقاد وبدعه في العبادات أشرها واسواها وأعظمها وزرا البدعه في الاعتقاد. بدعة الاعتقاد بدعة مميتة قد تصل بالمر إلى الخروج من دائرة الإسلام. بدعة الاعتقاد وهنا تكلم فيها بمالك قال ياكم البدع ثم ذكر البدع في ايش البدع في الأسماء الله وصفاته البدع في أسماء الله الالحاد الالحاد في اسماء الله ولله الأسماء الحسنى فدعو بها وذر الذين يلحدون في اسماء الإلحاد في أسماء الله البدع تسمية الله بغير ما سمى به نفسه بدعة كما يقول بعضهم الآب وبعضهم يتكلم على على الله العلا ويصف بغير وصف, وصف الله الرفيع الله لو كان خبراً صح والبدع في الصفات نفي الصفات نعم لو كان خبراً صح لو كان خبرا يصف الله بخبر صح ايش فيها يقول الله موجود يصف بالوجود خبرا عنه يعني يقصد بأن وجود الله العلا نعتقد ونؤمن به حتى لو قال الله قل أي شيء أكبر شهاد قل الله شيء لا انا ذكرت الاب قلت هذا الالحاد في الاسماء ده اسم وقلت يصف بالخبر الله ارش عليكم اذن قال وفي علمه وصفاته وكلامه طبعا البدع في الكلام أنه يقول ليس بكلام الله بل هو مخلوق ومن اشنع البدع ان يقول هو كلام الله لكن الذي بين ايدينا عبارة عن كلام الله هذا وصف الله بالنقص عبارة عن كلام الله هذا وصف لله بالنقص لذلك قال المحققون هذا القول أنزل من قول من المعتزله قولهم اعدل من قول هؤلاء الذين يقولون هو عباره عن, عن كلام الله وان يقولون الكلام ثابت لكنه الكلام النفسي من وين اتوا بذلك في في اللغه ومنطق اللغه يقولون المتكلم لا يكون متكلما الا بصوت وحرف لذلك من صلى وقرا الفاتحه هكذا في قلب يقولون الصلاة وباطلة عند المحققين الذين يقولون بأن القراءه ركن ما في شيء اسمه الكلام يكون كلام نفسي يقصدوا أن الله في هذا الق... لم يتكلم بهذا المصحف الذي بين أيدينا جبريل فهموا كده هكذا تقول بقى بالفراس استغفر الله فهموا عن الله وعبر عن ما في, في نفس الله بذاته بهذا المكتوب كلام سيء جدا هذا الكلام أسوأ من كلام المعتزل لأن المعتزل في نهاية امرهم قد وصف الله بالكمال وهو الفعل لا الفعل الخلق وصفوه بالفعل أما هؤلاء وصفوه بإيش بالعجز والنقص جبريل عبر عنه فهمت هذه مشكلة كبيرة هذه وذلك ما نقول قاعدة الأخوان القران وكلام الله تكلم به طبعا نقول القران وكلام الله خالي المخلوق على الوصف صحيح لكن في كل مرة خالي المخلوق أنت بهذا لم لم لم لا لم تترسم خطى خطى السلف في الكلام وقال القران كلام الله نعم يبقى تبين إذا كان المقام مقام تبين تبين كما كما فصل الله تعالى في في في في موطن الاجماع موطن ما طبعا تعلمون موطن موطن التنزيه موطن موطن الاجمال لكن فصل الله تعالى في في مقام الرد والمناظرة نعم شوف أنا ساقول لك شيئا المسألة هذه مسألة خلصتها لابدنا نبحث الزبور والصحف والتورات والإنجيل كلها من عند الله نؤمن بذلك غير مخلوقة لكن هل تكلم الله بها وسمعها جبريل نحتاج لدليل الدليل الذي جاء صريحا بأن الله تكلم بالقرآن هذا جزاك الله خير فضل. لا ده هذا قول الكلبي كلبي قالوا تكلم ولم يكن متكلما فهم وصفوه بالكمال في الكلام مفهوم لكن المعتزين يقولون القران مخلوق كالشجره شوف شيخ رحمه الله شيخ اسمه دعنا نسمي احدا كتاب اسمه كتاب في ظلال القران الانكارات اللي عليه ايه الانكارات اللي عليه من من هذا شبه القران بالسماء والارض والقمر والشمس طب السماء مخلوقه القران مخلوق. وطبعا هو لا يؤخذ في ذلك لأنه مش عالم شرعي هو رجل اديب وفصيح وبليغ مش عالم لا يؤخذ ذلك لكن نقول له هذه ما اخذ في العقيده ليس بالله لابد لا احد يطلع لك الا بايه بالملقات لكن هو نفسه هل انت اصلا تبدعه وتكفره وتفسقه هذا غلو رجل اصاله ما قال لك انا عالم شرعي أتكلم ب... ب... ب... بالنواحي الأدبية التي التي يملكها لكن نحن نقول شوف أنظر الأدب أو الشعر أو غير ذلك إلا ما يكن له ضوابة شرعية ماذا يحدث كالشيخ الدكتور اسمه دكتور بارع جدا وهو شام في, في سماء إسلامينة ما اسمه دكتور زغلو النجار صحيح رجل فاضل وأتكلم في مسائل... مسائل علم الفلك وعلم ال... صحيح لما أتكلم شوية على النجوم والنجوم وقول الله يفعلها قال لا أقسم مواقع النجوم وجلس بقى يفسر التفسير انه ليش قال مواقع النجوم ولم يقل النجوم لان المسألة يصل ان احنا بنرى ده مش النجم انا مش بسدق انا لا اصدق بس ماشي عو علمي بتكلم فيه اخرى يعني الذي تراه انت ليس هذا النجم ده هذا موقع النجم نجم خاص رحل من المكان ده من زمن بعيد بس من اجل المسافات اللي بينك وبينه هذا الذي سمعته كده عبرا وانا لا امحص النظر في مثل هذه الـ الـ الـ الـ الـ الكلام يعني لكن جيد الذي هالني وأتعبني أناني لما قيل له قد قال الله جل وعلا الرحمن عرش السوهل قال لا لا نقول بذلك نحن نقول بأن الله في كل مكان رجل بارع في مثل هذا وعالم من هذا من العلم قال بكلمة تخرج كلمة ليست بالهينة لأن تقول الله في كل مكان هذه مسابة العلماء اتفقوا على أن قول الله في كل مكان إن هذا كفر رايت بد اذا كان في ادب لابد يكون في ضابط شرعيه ان كان في شعر لابد من ضابط شرعيه ان كان في فلك لابد من ضابط شرعيه ان كان في اي شيء اي علم لابد له من ضابط شرعيه حتى يتعدل لا يتعدى المرء الدائره الصحيحه قال الإمام الشافعي رحمه الله لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خال الشرك أحب إليه من أن يلقاه بشيء من الأهواء. أنا أسف نرجع الكلام مالك أيضا قال لا يسكتون عن سكت عنه الصحابة والتابعين قال شوف انظر قف حيث وقفوا يسع يسعك ما هذا الأصل الأصل نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله لأن يلقى العبد لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خال الشرك أحب إليه من أن يلقاه بشيء من الأهواء وصول عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن شيء من الأهواء فقال فقال الزمدين الصبي في الكتاب والأعربي وله عما سوى ذلك وقال السفيان بن عينة رحمه الله كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته هذا كلام نقف عنده قال ابن عينة أما يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته يقول تفسيره هو تلاوته والسكوت عنه لا يقصد بذلك التفويض ابدا وقد فهمها المتنطعون هذا كلام, كلام فيه احتمالات قال تفس تلاوته تفسيره يعني قال يد الله فوقائديهم تجلي بأعيننا ولتصنع على عيني إنك بأعيننا قول الله جل, جل في علا كل من عليها فان يبقى رجل ربك ذو الجلال والاكرام فنقول له يد الله فوقائديهم ما اليد يقول تلاوته وتفسيره يد الله فوقائديهم يقول أن الله فقير ونحن أغنياء قالوا يد الله ما قلوها غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يده مبسوطتان مبسوطة يقول تلاوته وتفسيره هذا المتنطع المفوض الذي يقول لا نعلم عنه شان إلا أنت أن تتلوها هكذا وهذا ليس بكلام نوعين وحمل كلام السلف على كلامهم في مواضع ومواضع المقصود بذلك تلاوتها تفسيرها في كيفية يد الله كيف يد الله أطلق اليد واثرة اليد واعلم أن الكافية غيب فأمن بها فالمعنى هنا تمرير وتلاواته وتفسيرها المقصود به في الكافية وأما تلاواته والبحث عن معناها فهذا أصل في اعتقاد أهل السنة والجماعة العلم بالمعنى لأنه لا يمكن أن يقال بأن الله يخاطبنا بما, بما لا نعقل وبما هو ما يريد إضلالنا ولذلك المتنطعون المتهوكون كأنهم يقولون بأن ظاهر القرآن كفر يعني خطبنا الله بما يكفرنا به خلقنا للنار لا للجنه معناه لما خلقنا ما خلقنا الا ليرحمنا نعم هو ما خلق الا ليرحم سبحانه وتعالى فهذا امر جلل لابد من اتقانه وفهم ذلك وجاء ابن ذلك وابن قديمه مررها هكذا فانا مررتها دون نقب ابن قدامه من اجل من اجل علل احتراما لابن قدامه لكن حقا فيها, فيها ضحض ما في كتاب العامة الاعتقاد فيها ما فيها من الإلماح إلى مسألة التفويل وأن أحمن بن لما يقول يقول أمروها كما جاءت يقصد أمروها كيفية كما جاءت فقط ثبت العرش كل في كيفية لكنها غيب ونؤمن بها وقال الوليد ابن مسلم سألت الأوزاعي وسفيان ومالك ابن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف أشوف هنا الآن قال بلا كيف يعني بلا كيف لازم تقدير هنا بلا كيف معلوم لها كيف كل صفة لابد أن تقول لها كيف ولا يمكن يصح في الأذهان صفة بلا كيف سافر بدلاك لكن كيف هذا كيف؟ كيف؟, كيف كيف غاب عنا فنستسلم فنق... ن... وننقاد قيادة تامة. وقال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. الله هذا من أمتع يكتب بماء العين على الله, الله. الله. البيان كما قال. لا تحرك به لسانك لتعدل به إن علينا جمعه من قرآن فإذا قرناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم وقال الإمام قال كثير ابن عبد الله المزني عن أبيها عن جديها أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله، ومن ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعد ويعلمونها عباد الله. وهذا هذا معروف شرفه الحديث. شوفوا انظر هذا حديث عظيم بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً، فطوبى للغرباء إذا من لم نفسه في غربة بما عض عليه بنورز من السنن فليعلم أنه, أنه ليس على الحق الكامل لابد أن يعلم ذلك لابد أن أن تتضأ يعني لابد كما يقولون أن تتضلع الغربة لابد أن تشعر الغربة داخل الغرب زاك يقولون هناك غربة غربة أهل الإسلام مع مع كفار الدنيا غربة هذه غربة العامه غربة أهل الإسلام مع الكفار ثم غربة أهل الإيمان مع أهل الإسلام عليه السلام يعذرونا متشددون رجعيونا وغربة الحسن مع مع أهل مع أهل اليمن وهناك غربة عظيمة جدا هي غربة الذي يغضب النوارز على على السنة الحق هذا الذي يقولون يغرد وحده خلف وتزاك يعني كلمة حق لكن أريد بها باطل عندما يقولون صفوا الجماعة خير من كدر لي الفرق تب صفوا الجماعة خالفت شرع اللذين فعله خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة باسRIA حادت عن سنة ظاهرة فأخد صفو الجماعه فين صفو الجماعه ده مش صفه ده صفو النار انت النار أنت مش مطالب بصفو. أنت انت مطالب بقال الله قال الرسول زي قال ابن مسعود الحق أن تكون الجماعه ان تكون على الحق ولو كنت وحدك ان ابراهيم كان امه ثم قرأ ان معاذا كان امه الحق بالعلم ان معاذ قالوا ان ابراهيم قال ان معاذا كان امه الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك والحق لا يمكن أن يحيد إلا المنامات والرؤى والوجد وأرى واظن هذا هو الحق اللي فعل ممكن تأخذه ديناً ودنيا صحيح؟ الحق فيما أرى ولا فيما اتذوق يا بركة أنا أريدك أن تصعد كده تتوقض الناس هذا حق لا حق إلا الكتاب والسنة لا حق إلا الكتاب والسنة بعد ذلك ضلال وليس هذا من ناتي نفسي قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الله تعالى قسمها قسمتين قسمة حق وقسمة ضلال قسمة هدى والهدى الكتاب والسنة أو قسمة هوى والهوى معه الردى قال يا دود ان جعلناك خليفه في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى يا هدى أو إيش أو هوى فلذلك نحن نقول أه أه أه لما قيل لاصحابنا رواي ما الجماعه قال عالم اثري يتمسك بسنه النبي هذا هو الحق فهذه غربه غربه المتمسك بالحق غربه داخل غربه بدا لسما غريبه فطوبى للغرباء فقالوا من يا رسول الله طبعا اكثر من حديث جاء في التفسيرات لكن هنا قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله ما الفرق بينهما ما يحيون سنه من بعد ويعلمونها ويعلمونها عباد الله ما التكرار الآن ما الفرق بينهما جملتان متساويتان يحيون سنتي بعد من بعد ويعلمونها عباد الله متساويه متكرره ام في اختلاف يعني هذا تاسيس ولا تاكيد تاسيس, تأسيس, تأسيس مش ائتونا بقى بما عندك بلاش سيب السعاده دلوقتي <تصفيق> ممتاز فقال يحيون سنتي يعني عملون بها هذه فيها دلاله واضحه جدا هتف العلم نعم ممتاز هتف العلم بالعمل فان اجابه والا ارتح اللهم اغفر لنا زلات وسقطات ولنات اللهم اغفر لنا سنة. يعني هو ممكن تعمل بالسنه لكنك تحييد بالمعصيه وهذا فينا جميعا كما قلت لكم الصحيح فيعلم الله بها اللهم اغفر ورحمة الله وزعمة فانك انت لكن حقا الغرباء والذي يعلم السنة فيحييها بعمله هو ثم ذلك يعبد الناس بها وهذه علامات العالم الرباني وقال ابو عبيد القاسم ابن سلام ابن سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي افضل من ضرب السيف في سبيل الله رأيتم يعني كأن العض بالنوارس على السنة كضرب. نعم لأن الجميع وراء خلفك الجميع عليك ما قلت لك أنت مع من مع من يستوي معك في فكرك ما يضرب فيك ضربا قويا والأمر الثاني يجهل ما تقول فيحارب ما تقول يجهل يقول هذا جاءنا بدين جديد خالف الإجماع المراه الحائض لا تقرأ القرآن هذا كلام مخالف للإجماع الجهل مركب هذا هو الجهل المركب هي امراه بتنتقد رجلا فاخوها تكلم معي فقال لي شوف هي من ضمن الماخذ بتقول ابني طالع لي بيقول لي صلاه الجماعه فرد كفايه ايه ده هي بتقول الجاهله بتقول ايه الجاهل ده فتقول ابني بيطلع لي بيقول لي الجماعه فرد كفايه لا يا لا لا يا جاهله ده هو اصلا الجماعه عند يا اما ثلاثه سنه صلاة الجماعة عند الامة الثلاثة يا جاهلة وده الامة الثلاثة ده الشافعي ومالك وأبو حنيف يغلون بناء صن طيب ورعي طبعا ده ما نقل فرض كفاية أو سنة فيبقى يبقى, يبقى نقول ثلاثة بل ممكن نقول لامة الأربعة يا جاهلة يبقى الآن نقول بقى روح اتهم الشافعي وت... طيب ازاي يقول للناس لا انت تقول هذا علم ولما تحجر وسعا يعني رجل الآن ما صلى في المسجد وصلى في البيت فأنت تجي ولافتة كبيرة يا فاسق انزل يا فاسق صلي في المسجد يا فاسق اللي بصلي في المسجد هذا لازم تفعله بقى في هذا الباب هو هم يريدون ذلك هذا الباب صحيح والشرع يأبى ذلك الشرع يأبى هذا الرجل دخل المسجد فلما صلى وسلم نظر عليه قال لي لم تصلي معناه ألست برجل مسلم لأن الصلاة علامة الإسلام قال صليت في بيتي فقال له كنت تفسق وأنت على شفير كفر وأسمع أيها ماذا قال له قال له إذا صليت في بيتك ثم أتيت المسجد فوجدت الناس يصلون فصلي معهم في رواية في زيادة في المسنة قال تكلك لك نافلة أرشدوا ليش أنكر عليه وبالاتفاق المحققون كما نقل ابن عبد البر في الاستذكار بالاتفاق قالوا ويستدل بذلك على سنية صلاة الجماعة فإيه التنطع بقى هذا؟ وإيه الخبل والغباء اللي احنا عايشين فيه؟ ما, الم... ما الغبي يسكت؟ ما الجاهل يسكت؟ ما الذي لا يعلم؟ يسكت؟ يسكت؟ ليه؟ لأن الجاهل لما بيتكلم بجهله يضيع هو يريد, يريد يشين من قال بذلك تشوش عليه مع أنه هو مش بيشين به هو اللي يتكلم ده بيقول مالك طال يبقى الشين أصلا يذهب لمن؟ لهؤلاء لما الثلاثه وين بقى تذهب عند ربها لما تغير بذلك فهو لابد للعالم هو الذي يتكلم لا يصح للجهلة أن يتكلموا في أي مسألة وهي المشكلة كلها المشكلة بأسرها هم ينطقون الجهال من أجل, من أجل سيطرة على عقولهم لأنه العالم أو طالب العلم ما يسكتش لا لا ماذا قلت النبي السلام قال كذا لو ولما تقول لو سمحت النبي قال كذا شوف قليل الأدب ما ربهوش خلاص انتهى المخالفة تساوي قلة إيه قلة الأدلة هذه مصيبة. مصيبه وهذا جهل الجهل الذي نعيش فيه فلذلك أنا أقول يعني هنا لما قال قال المتابع السنة لما لما تنظر بأنك لما تتكلم عن السنة وتنشرها بين الناس وترى الأدلة على ذلك وتنشرها ويحاربك من يحاربك هذه دلاله أنك, إنك في غربه عظيمة عظيمة, عظيمة جدا في هذا الباب ذلك انا أقول دائما دائما العلم العلم بعد ذلك يسود ولو طال الزمان بعد ذا ومحاربة أهل العلم خسارة وبوار في نهايتها خسارة بوار حقا في نهايتها خسارة بوار لأنها المسألة بيتحكم فيها أحقاد أهواء نفسية فيها ما فيها لما جلس رجل ملتزم من ثلاثين سنة لما تاتي تسأل تأتي تسأله في مسألة موريس لا يفقه لا يعرف شيئا ولما يرد ولد صغير الآن يمر كالسهم في المواريس طيب ماذا سيقول مش هيرتضب كده بحال من الأحوال ما تقدمه. فهو يريد أن يظلم كما أظلم حاله هو وهذه غربة داخل الغربه لذلك لابد, لابد أن نقول عود على ما كانوا عليه ولأن النبسلم حكم قضاءا قال فطوب الغرباء بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فيبقى عوده غريبا سنه كونيه فمن وجد نفسه في هذه المحلة فليستبشي خير فكونا إن الله على اصطفاه من, من بين الناس أما ان كان هو كإمعه كما قال ابن مسعود إذا أصلح الناس أصلحة وإذا أصلح الناس افسد فليعلم أنه لم يكن من المختارين فيما قاله النبي الأمين فطوبى الغرباء بدأ الإسلام وغيرماً سعود وغيرماً كما بدأ فطوبى الغرباء انا مش باينت فقط وقلت لهم اديانا انك اذا قلت هذا لا تترك الجماعة ولما تتركه وهذا اقرب الى الله جل لكن من ورد في نفسه عدم الخفة من ورد يا اخي طلع ملتزم هو ملتزم ويقول بفرضيه الجماعة طلع ورد اباه يصلي في البيت يفسق اباه ها هيقسمه وكيف تقسمه والله جل في قد بين بان على سنه سلام بان صلاه الجماعه تبدل صلاه الفرد ب27 انا بس ببين تيفية الجهل ومراد التشويش بالأهواء في أهواء نفسية ما فيش ديانة المسألة مش عالديانة لأن المسألة لو عالديانة ماذا يقول يقول ننظر فيما قال الله قال الرسول هل عنده دليل أم لا عنده إذا كان في دليل يبقى الدليل يسع وإن كان يسع يبقى لا يصح الإنكار طول النهار عمال دوشتونا للنهار فقر خلاف فقر خلاف فقر خلاف ولا تفهمون يعني إيش فقر خلاف لا تعملون فقر خلاف هذا خط افهموا الأداب في هذا الباب وهي أيضاً هذه الأداب انخرامها يدل على الغربة فيما نحن فيه فلذلك نقول ما يسع لابد أن يسع حتى لا نكون في غربة لكن نحن في غربة حق المال بخاري في الزمان في الرعي الأول قال ما سمعت براجب أهل السنة إلا ورسلت عليه السلام فإنهم إلى قل ده المخاري بيقول إنهم إلى قل طيب المخاري لو عاش في الزمان دوات ها؟ هايقول ايه هايقول نضرة هيموت يا ابن حبيبي هو ايش هيموت لانك هتستقرس اهل السنة بمنقاش سيموت الله المستعان وقال مسروق دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا ايها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله اعلم قف هو ما نقوله الان هو لما تكلمنا مع الجاهلة التي قالت انا الجاهلة الجاهله بقول ده لا بد الوجوب ده ما انت جاهل اسكت من أو كان يعلم فايش فليقل ومن كان يجهل شوش. فليسكت يقول لا اعلم وهو الذي فعله ابن عمر هكذا لما سئل عن مسائل في المواريث لم يتقنها اخذ بيده هكذا ثم قال لا اعلم لا اعلم لا اعلم ثم قام فصرخ في, في الثالثه الحمد لله الذي وفق عبد الله ان يقول فيما لا يعلم الله اعلم او قال لا أعلم. نجات إيش فيها انك تقول له احسنها لما مالك يأتي رجل من المغرب يا سمع ما ساله وما ضرب له أكباد الإبل قطع الفافه والقفار فقال له بعد ثالث أيام قال له أرجع إلى الناس بعد كل هذه المسافة أقول إمام دار الهجرة يقول لا يعلم فابتسم قال هذا فقل لهم يقول إمام دار الهجرة إنه لا يعلم فلما ذهب بها يعني كاملة غير منقوصة للمغاربه كل أهل المغرب صاروا مالكيه ما اشوف سبحان ربي العظيم قال مع قال اجهله ولا احسنها ولا اعلم وبعد ذلك الجميع اعترفوا المذهب المذهب المالكي هذه أحوال مع الله الذي يعلم ومن صدق الله صدقه الله نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه يا ايها الناس من علم شاء فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وقال محمد بن كعب القراضي دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا فقال إنك لتنظر الي نظرا ما كنت تنظره الي وأنا بالمدينة فقلت لتعال لتع... قال قلت فقال قلت لتعجبي فقال قلت لتعجبي قال ومما, تتع... ومما تعجب قال قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك قال كيف لو رايتني بعد ثلاثه في قبري وقد سالت حد... حدقتاي وقد سالت حدقتاي على وجنتي, وجنتي على وجنتي وسالم من خاري في فمي صديدا كنت. وسالم من خرايا في فمي صديدا كنت لي أشد فيات جديد. اثنين الجانبي نعم. كنت لي أشد نكرة حدثني حديث كنت كنت حدثتنيه عن حدثتنيه عن عبد الله بن عباس قال قلت حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرف واشرف المجالس ما استقبل به القبلة لا تصلوا خلف نائم ولا محدث ولا, ولا, ولا محدث طيب وقتلوا الحيه والعقرب وان كنتم في صلاتكم ولا تستتروا ولا تستتر بالثياب ولا تستتروا ولا تستر الجدر بالثياب ومن نظر في كتاب أخيه بغير بغير إذنه فإنما ينظر في النار. فهذا حديث في شواهد في شواهد كثيرة لهذه القطع في قوله صلى الله خلف نائم ولا ولا مؤحدس. وحتى لو صلى ليس فيها سما. محدث يعني الجنوب يعني. ليس المؤحدسون معنا الجنوب ولا ولأنه لو صلى خلف النائم قد يتحرك النائم حركة تجغل عن الصلاة لكنها لا تقطع الصلاة إلا ذكاة امرأة فقامت وماشت تمشي وأنايمة. لو قامت فمشت ابطلت الصلاه مرور المراه على الراجل صحيح انها تبطل تبطل تبطل الصلاه بها واما قتل الحياه والعقره في الصلاه كما قال ابن عمر وغير نعم. قال ألا انبئكم بشراركم وما قول لا تستر الجدران بالثياب هذا هذا يعني هو اصل النهي في ذلك الرفاهيه والاسراف والتشبه بالكعب اصل النهي في ذلك علل اللتان الاولى اصل النهي في ذلك تسطر من الاسراف والطرف وهذا ممنوع قال ولا تسرف والثاني والنوا في تشبه بأهل الكفر وأيضا في تشبيه بالكعبة لذلك نهى نها الشرع عن ذلك أما أما سطر الجدران بورق الحائط هل ينزل منزلة هذه السطور أم لا الحق أن ورق الحائط مثل ومثل الدهان مثله مثل ومثل الدهان لكن التحمير في المسجد ايضا محا منه عنه كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال ألا انبئكم سطر الجدران ها ها طبعا لين معنا ليه النبي السلام قد ذلك أنه لا يجوز في الفتحات لأن هذا فعل الكفار قال ألا أنبئكم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الذي الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونه أفلا أنبيكم الذي يبغض الناس الذي يبغض الناس الذي يبغض الناس ويبغضونه ويبغض قال الذي يبغض الناس ويبغ ويبغضنه أفلا أنبيكم بشر من ذلك الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا أفلا أنبيكم بشر من ذلك الذي لا يرجع خيره لا لحظة لا يقيل عثرة هذه من أهمية مكان فرق بين نبيل وخسيس الخسيس يقع على الزلة فيعض عليها بالنوالس يريد نشرها يريد الافساد بها يريد الإظهار لعلل والنبيل إذا وقع على الخسيسة رفعها وإذا وقع على الرذيله كتمها وهذا النبيل وهذا فعل سلم عندما بالنبل الخلق عندما قال لعائشه يا عائشه إن كنت قد الممت بذنب فاستغفر الله فإن الله غفور رحيم ولذلك يقول أقيل ذوي الهيئات العثرات أقيل ذوي الهيئات إلا الحدود لو كان حدا فلا قال أتشفع في حد من حدود الله لاسامه بن زيد وقال لو أن فاطمة بن محمد سرقت قطعت يادها لكن إن كان الأمر لم يصل للحد فأقيل ذوي الهيئات العثارات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 فلذلك فصرها في, في الأمر الثاني وأغنى الناس لو, لو توكر على حق التوكل صار أغنى الناس بهذا لأنه يثق بما في هذا الله وهذا ترجمه كثير من العلماء لذلك الحسن البصري جاء هذا مرفوعا موضوعا وجاء موقوفا صحيحا عندما قال سال الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن الإيمان مواقر في القلب وصدقه العمل هو نفسه عندما باع واشترى ويعني ربح قالوا أنت الآن استربح أكثر قال لا علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري ها فاطمان القلب انتهى انت ستاكل اللقمه ستاكلها نائما قائما قاعدا لن ياكلها معك احد لكن الله قدرها ما دام قدرها الله لك لذلك قال كن احسن الناس يظن بالله دلل في علاه وثق بما في يد الله اشد من ثقتك بما في يدك وهذا خلاف لما تبتطنه اليهود لما قالوا ها لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما حتى يكون مملوكا في اليد عدم ثقة في الله لكن أنت إذا قال الله لك نم قرير العين ورزخك ساتيك قلت سمعت وأطعت وزقت في ربي ثقة هذا تعامل القلب مع الله رفعلا حسن الظن بالله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله لما قال أساء أنس بن قال أتكسر ربعية الربيع لا لا تكسر والله قال يا انس كتاب الله القصاص قال والله لا تكسر ما قالها معارضة لنفسلم ولكن قالها إحسان ظن بالله فماذا حدث ارتضى الأولياء بالدية تعجب النبي قال, قال وكم وكم قال رب اشعث اخبر مدفوع بالأواب إذا أقسم على الله أبره فأبره الله للا قال ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما. فيبطل فضلكم عند ربكم استغفر الله يعني أنت لو كفأت ظالما أو ابتسمت له على ظلمه عنته على الظلم فإن عنته على الظلم أبطلت كل ما لك من الخير والظلم ظلمات يوم القيامة اعجل عقوبة عقوبة البغي وأعظم الزم الظلم اذا كان الظلم بالشرك وهو أن يضع شيء في غير موضعه وأن يتعبد أو أن يصف العبادة لغير الله كما قال الله للعافية له. قال الذين عملوا ما يرضي ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فقالوا يا رسول الله اينا نرضي نفسه قال لا اسمعوا قول الله على لب... لق... عندما قال الله تعالى عن قول لقمان لابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لذلك قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم سقار ظره وقال الله جل في علايا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة وح... وحذر الله أيام تحذير على لسان النبي الأمين عندما بعث معاذن اليمن قال وإياك ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب وقلت بأن حديث في التبراني عن ابن عمر قال إياكم ودعوه المظلوم ولو كان فاسقة وفي روايه أعظم من ذلك قال إياكم ودعوه المظلوم ولو كان كافرا لا ترد لو ظلمت كافرا فدع عليك يقبل الله منه الله لا يرضى بالظلم بحال الظلم يكون في الكلمة يكون في الفعل يكون في النظرة يكون في الافتراء يكون في أيضا التعدى وتجاوز الحدود نسأل الله أن يغفر لنا فقد ظلمنا كثيرا ولكنه أرحم الرحمين قال الأمر ثلاثة أمر بين رجده فاتبعوه وأمر بين غيه فاجتنبوه يبقى الحلال بالضبط كان الحلال وبين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات قال وأمرٌ, أختل... وامر اختلف فيه فكلوه الى الله عز وجل هذا وامر اختلف فيه لتنزل في الامور المشتبهات فكلوه الى الله لنفعله والله ردنا الى الاعلم لنعلم هذا الخلاف هذا التفسير تفهمون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين بينهم امور لا يعلمهن كثير اذن يعلمهن قليل وإذا قال الله اذا اداهم امر من الامن او الخوف ادعوا به ولو ردوه الى الرسول وإلى قل الامر منهم العارمه الذين يستنبطونه منه قال ويؤمن أهل الدين والسنه بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما اخبر ما اخبر الله سبحانه به ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم الحق واختلف واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه و, و... فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل نعم هذا الكلام على يوم القيامة ما فيه من البعث والبعث هذا أصل ركن من أركان الإيمان ان تؤمن بأنك ترجع إلى ربك أجل في علاه قال الله جل في علاه والشعراء يتبعون الغون ثم قال في آخر الآية والشعراء يتبعون الغون الم تعلنهم في كل ودن يهمون أكمل أكمل إلى, إلى ما أريد من الشاهد إلا الذين امنوا عملوا صحاة وانتصروا بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الله دل في علاه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين قال الله دل في علام منكرا على من استنكر أو استبعد البعث والنشور عندما قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام هو وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها ولا مرة والله دل في علاه قد بين في غير ما موضع أن الذين يكفرون الكفر البين هم الذين ينكرون الرجوع إلى الله لله في اولاد فالرجوع حتم أمر حتمي امر لابد من الاعتقاد الجازم به لأنه على ما قاله على مقالة منا من أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر كما قال صلى الله لجبريل قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه قال والبعث والنشور في قال ان تؤمن باليوم باليوم الآخر. اليوم الآخر معروف هو يوم القيامة الذي يجتمع فيه الخلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجساد في القبور تبلى إلا عجب الذنب، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف كيف الله يعني ينشئ الخلق. أولا النفخ في الصور النفخ الثانيه نفخ البعث والنشور وأن السماء تمطر مطرا كالمني. فينبت الناس فيخرجون مهارولين حفاتا. فيحشرون ربهم جل في علاه مهارولين حفاتا عراتا غرلة يعني غير مختنين فلما سمعت عائشة رضي الله عنه ورضها من ذلك فقالت يا رسول الله وينظر أحدنا يعني ينظر أحدنا إلى الآخر يعني ينظر لعورة الآخر كل واحد ينظر فقال الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحشرون إلى ربهم في إلى يوم القيامة يوم القيامة والأرض تبدل هنا تبدل الأرض غير غير الأرض لم يعمل عليها معصيه بحال من الاحوال ككرس النقي وهي ايضا بعد ما يحشرون فيها ما يحاسبون عند ربهم دل في علا واول من يكسى هو ابراهيم عليه السلام يعني يكافى بما حدث له في مساله ال في النار وهنا تكون الأهوال والشدائد والرزايا والبلاء العظيمة ولذلك ترهم يستشفعون يتوسلون بكل نبي كما كما بين الله تعالى قال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 ويغرق المر في عرقه وفي هذه الأهوال وهذه الأوقات ال ال ال ال ال العصيبة عندما يدلهم الخط ويشتد الكرب يذهبون يستشفعون بآدم عليه السلام أنت آدم أنت خلق الله بيديه ونفق فيك من روحي ألا ترى ما نحن فيه ألا تدعو الله أن يرفع عنا ما نحن فيه فيقول لست هناك أذكر الأكل من الشجرة ثم بعد ذلك يحيل على نوح ونوح يقول سألت سؤالا ليس لي ان أسأله ثم يذهب يذهبون إلى ابراهيم وإبراهيم يقول لست هناك كذبت في حق الله أو في جنب الله ثلاث كذبات إلى أن تذهب إلى موسى وموسى يرجع يحيل على عيسى وعيسى يقول يعني عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم عبده قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما, وما تأخر وحتى أنه قد قيل من بعض الأثار أن تأتي المرأة وهذا في تفسير قوله الله دعالة يوم فر المرأة من أخيه وأمه وأبيه فتأتي المرأة فتقول لابنها أي بني ألم, لأ ألم يكن بطني لك وعاء ألم يكن لك حجر وطاء ألم يكن لك ثدي سقاء ألم يكن يحتاج إلى حسنة فيقول إليك عني فاني إليها أحوج هذا يوم مهيب جدا لا يعلم قدره, قدره إلا الله جل في فعلا وهو يوم عصيب لا سيما ان الأنبياء الذين هم أعظم الناس قطرا عند الله جل فعلا وقد علموا النجاتة وأنهم في الجنان ومع ذلك يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم وعن ذلك إذا فصل الله والخطاب بين العباد ويضرب الجسر على جهنم وكل يمر فيمر كالريح كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالبرق كالريح كأجاويد الخير ومنهم من يسرع ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو ومنه من المكردس الخطاطيف أو الكلاليم من النار تخرج فتأخذه فينزل به إلى نار جهنم نعوذ بالله من الخزدان وكل يؤتى النور على حسب, على حسب إيماني كما وصف الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم والمنافقون يكون لهم أنوار حتى إذا وصلوا إلى الجسم انخفضت أو أظلمت هذه الأنوار حتى نوم ينادون أهل الإيمان ينادونهم ألم نكن معهم قالوا بلى ولكن فتنتم أنفسكم وارتبتم أنفسكم وغرتكم وتربستم ارتبتم وغيرتكم من أمني وهم يقولون انظرون نقتبس منه نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا, فالتمسوا نورة فالبحث والنشور أمر جزء كما قال الله تعالى في كتابه وأيضا هو ركن من أركان الإيمان والجميع سيكلمه الله جل في أولاه منهم من يحاسب الله على مناقشة ومنهم من يعرض الله جل في أولاه عليه الحساب فمن ناقشه الله الحساب هذا معذب لا محالة كما قال النبي من نوقش الحساب فقد عزب حتى قالت حفصة وقالت عائشة رضي الله ما قال الله تعالى في فسوف يحاسب حسابا يسير وينقلب إلى أهلي ما شوف الاستشكال يا من نوقش الحساب عذب صحيح فهو تقول له أنت تقول ان المحاسب يعزب قد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسير وينقلب إلى أهلي ما سرها يبتت جعلي في أمرين الأمر الأول طبعا تحتاج عليها بتستشكل فقط تعلما فالأمر الأول فسوف يحاسب حسابا يسير ومعنى يسير هنا لا عذاب التأكيد فينقلبوا الى, إلى اهله مسرورة قال لا ذاك العرض ليس هذا الحساب ذاك العرض قال ومن الحساب عزي والعرض هنا في مسألة المناجات محمد ابن عمر رضي سئل عن المناجات قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد من أهل إيمان ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه وترجمان يقول عبدي هتذكر ذنب كذا يوم كذا ذنب كذا يوم كذا ثم بعد ذلك ينظر الرجل ينظر المكلف أي منه فلاج لما قدم وينظر أشأ منه فلاج إلى النار فيظن نا قد هلك فيرخي الله عليه كنفه وستره ويقول عبدي قد سطرت عليك في الدنيا وأنا اغفرها لك اليوم فهذه هذه هذه الأهوال التي تحدث في, في يوم القيامة وفيها ما فيها من العذابات التي تحدث العذاب للنائحة والشاقة والصالقة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم انها تأتي عليها سربان من قطران وهذا عذاب ليس بعده عذاب وهي في عرصات يوم القيامة ثم يرى سبيلها إلى جنة إلى نار مانع الزكاة الذي يمنع الزكاة كالذهب وفضة يحمى عليها ويقوى بها الجنب والظهر بعد ذلك ايضا ينظر الى سبيله الى جنة الى نا... المسبل يأتي معذبا في عرس يوم القيامة عرصات يوم القيامة يعني يتنوع فيها يتنوع فيها العذاب وهذه العرصات ممكن يعذب المرء في عرصة من العرسات وعرصة اخرى لا يعذب والله يعالى كل بقدر, بقدر ما قدم وكل على حساب ما فعل على ذلك ان الانسان قال ما اسفل الكعبين ففي النار فهذا عذاب هذا عذابه اذا كان الثوب قد اسبله تحت الكعبين هذا في النار في النار يعني ايش في النار؟ يعني هناك نار يغلي بها, يغلي بها الكعب وهو يحاسب ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى؟ أم نار يعني هذا ما أسفل الكعبين في النار هذا معناه أنه في عرصات يوم القيامة يعذب بذلك هذه العذابات تكون في عرصات يوم القيامة يوم البعث والاصل كما قلنا الرد على كل الذين أنكروا البعث والنشور من الدهرين وغير الدهرين زعم الذين كفروا لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثونه والله جعله قد, قد أقسم ذلك في غير موضع من الكتاب أن البعث والنشور حق وأن الله جعله قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدان علينا إن كنا فعلي وبال بل إعادة الخلق أهون عليه من ابتداء الخلق نسأل الله جعله فعلا أن يثبت لنا هذا الخير محيينة أبدا نسأل الله جعله فعلا أن يجعلنا نعمل ما, بعد ما على ما بعد الموت وذلك قال الكيس من دان نفسه كان الحديث هذا في سنة الترمذي فيه كلام لكن المعنى صحيح الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهوها وتمنى على الله الأماني أين أخوه؟ شوف أتى ما أتى نعم بعدها قال رحمه الله ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكب الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر امتي الجنة فاخترت الشفاعة انظروا عن الشفاعة أعظم من أن شطر الأمة الجنة هذه فيها دلالة جدا أن للشفاعة يخرج كثير. من المؤمنين من النار إلى الجنان وأيضا يدخلوا كثير ممن استحق النار الجنة من أول وهلا دون أن يدخل النار قال فاخترت الشفاعة لأ لأنها أعم وأكفى أترونها للمؤمنين المتقين لا ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين وعن أبي يريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد اولى منك أول منك أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسي الله أكبر طيب هنا ذكر أيضا ما يحدث يوم القيامة هو الشفاعة والشفاعة شفاعتان شفاعة في مسألة الجنان والنيران وشفاعة في فصل الخطاب أو القضاء, القضاء بين العباد والشفاعة التي هي في القضاء بين العباد هي الشفاعة العظمى هي المقام المحمود الشفاعة العظمى والمقام المحمود هو أن يشفع ع�najم مسلم لفصل خطاب لمجيء الله لفعله يفصل بين العباد وهذه الشفاعة جميع الطوائف. أهل السنة والجماعة بل أهل البدع يتفقون على هذه الشفاعة ونا كرامة من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة التي بها المقام المحمود قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بيدي لواء الحمد يوم القيام الجميع ينضون تحت لواء الله تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم بيدي الشفاعة هنا هي, مسألة هي هي المقام المحمود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الأزان ثم قال الله صل على محمد وعلى محمد إلى أن قال الله ربي هذه دعوه التام إلى آخر الدعاء المقام المقام المحمود الذي تدعو به للنبي صلى الله عليه وسلم هو هذا المقام الذي يحمد عليه الخلق باسرهم على انه يشفع لله جل وعلا حتى يفصل الله القضاء بين العباد هذه الشفاعه العظمى وكما قلنا اتبقى اهل السنه والجماعه والبدع عبد الله ايضا على هذه الشفاعه واصلها في الحديث الطويل حديث انس وحديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم بان الامر اذا اشتد على العباد يذهبون يستشفعون بادم وادم يحيل على نوح ونوح يحيل على ابراهيم ثم موسى ثم عيسى <تصفيق> ثم ترجع الشفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها يقول فأستأذن وهذا أدب مع الله ده وتعلم أن الله تعالى لما مدح النسلم في كتابه مدحه بأعظم الصفات وأرقى السمات ألا وهي حسن الخلق قال وإنك على خلق عظيم فيقول أستأذن ربي لا لجميع الأمم هذه الشفاعه العظمى يشفع لجميع الخلق لفصل الخطاب لفصل القضاء بينهم لهم يقفون طويلا قال الله تعالى عن اليوم يعني في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فتذوب تذوب الأجساد وتبدل وهم يخفون ينتظرون وهذا اليوم طبع خمسين ألف سنة كما قال علماؤنا وورد بعض الاثار في ذلك أنه تمر على المؤمن كأنها من صلاة إلى صلاة كأنها من صلاة إلى صلاة شو المؤمن في كل أحوالي ومنهم يأتي وفدا على الله الذي يفعله على الإبل وعلى الجمال وعلى من ذهب يعني كأنهم يحشرون مكرمينه إلى ربهم جل, جل في علا فالجميع جميع الخلق ينتظرون فصل القطاء... القضاء لا يكونوا إلا بشفاعة النمس وجاء ربك والملك صفا صفا نعم لا شفاعة ثانية سأتيك لأني. خلينا بشفاعة العظم هذه التي اتفق عليها الجميع قد اتفقوا عليه وهذه شفاعه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعه خاصة ولذلك النمس سلم قال خبأت دعواتي خبأت دعواتي شفاعة لامتي هذه ليست في الشفاعه الخاصه الخص... التي تكون للكبائر واهل الكبائر اما الاولى اللي قال المقابل المحمود وبيدي لواء الحمد يوم القيامه لذلك يقول استاذن ادبا استاذن على ربي فيؤذن لي فاخره ساجدا ادبا بالاستئذان ثم تعبدا حق العباده بالخرس سجداً فأسجده تحت العرش فاحمد الله هذه كلها أسباب للاستجابه وذلك الذي الذي يتعجل دون الثناء على الله تبارك هذا الذي لم يعرف ضوابط استجابه الدعاء فقال فاحمد ربي بمحامد علمنيها وقت اذ وهذا يستدل به على أن لله اسماء لا يعلمها احد اسماء في علم الغيب لانه قال محامد لا يعلمها إلا الا في وقت السجود فأحمد الله بمحمد علمني أو في أدلة أن في فرسات يوم القيامة يستجد العلم والله تعالى أعتى النبي صلى علما لم يكن قد علمه هذا يستدل به بدلالة واضحة على قال فأسجد فأحمد الله بمحامده علمنيها الآن هذا يستدل به على العلم واحد فضل الله ممتاز اسماء الله ممتاز ده طبعا طبعا هذه أسماء الله توقفية وهذا دليل واضح جلي في هذا نعم وغير محصورة في عدد إيه الجمال ده بس أنا أريد مسألة أخرى عن العلم فضل عن نعم فضل الله على مي بالعلم كما فضل الله ادم آدم على الملائكة بالعلم الله أكبر نعم واستجاب دعوة ممتاز ممتاز جميل جدا هذا ممتاز على فضل الله اصطفاء الله لنبيه على الجميع بالاي ما ممكن ن... الف... الفائدتين أو ما أريدهم من الفائدتين الفائدة الأولى بعد الكلام على ان اسماء الله توقيفيه ومهمه جدا في هذا الباب الباب العقد الباب الاخر فائدتان مهمتان الفائده الاولى وهذه فائده مهمه جدا بان التفضيل بالعلم التفضيل بالعلم فضل الله ادم على جميع الملائكه بالعلم مالك كانت عندك قلتها قال التفضيل بالعلم ففضل الله النبي وعظر فضل عليه بالعلم التفضيل بالعلم وهذا حق هذا حق قال ما الفخر إلا لاهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل مريء ما كان يحسنه والجاهلون الأهل العلم اعداؤه أطرق بها البيت الثالث فوز بعلم تعيش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياني. الأمر الثاني المهم جدا هو الذي كنت أريده أصالة عشان ما يتحصرش صبري اللي كنت أريده أصالة أحوج الناس العلم عالم لا يكتفى من العلم أحوج الناس العلم عالم فإن وجدت من اكتفى أعرف مش عندكم وهي هذه التي اريدها أحوج الناس العلم عالم ولا يكتفى بعلمهم من حال الحوال الذي تراه يقف هذا الجاهل لذلك الحافظ يقول لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب اهو النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم ما جد وذلك بعض العلماء يقولون على غرار ان موسى يصلي في قبره قال ومن رام العلم علمه الله في قبره من رغم العلم علمه الله في قبره العلم يكتفى منه بحلم الاحوال واحوج الناس العلم عالم هو النبي سيد العلماء ومع ذلك لم يعلم هذه علمه الله جل استي... زدني في الا يا طبعا هذه تحريرا لقوله الله وقال رب زدني زدني علما فيزل الرسول فقال يا محمد وهذه الكرامة الكبرى والعظمى لإظهار كرمه الرسول يا محمد ارفع راسك ولال ارفع راسك شوف الرفعة كان بالتواضع والذل لله عز ورفع ارفع راسك وقل يسمع من من المتكلم من الذي سيسمع الرسول لو سمحت انا اريد الصدق كده يبقى يبان في المواد ما الذي سيسمع وهذه ما فيها من الفوائد اثباتوا سوى عقيده ممتازين لكن فيها ايه فيها الفضل ان الله يسمع لعباده واعظم عباده هو من اعظم عباده الله جعله هو قال يا محمد افع راسك وقل يسمع وسل تعطى وشفع شفع فيشفع في فصل الخطأ. القضاء لأن هذه هي أدلة الشفاعة وهي الشفاعه العظمى والشفاعه كما قلنا في اللغة هي جعل الوطر شفعا جعل الواحد شفعا وهو التوسط للغير لدفع المضر أو جلب أو جلب المنفعة والشفاعة, يعني والشفاعة في كتاب الله يلف على شفاعة منفية وشفاعة ثابتة ولا, ولا يستويان أم يستويان الآن لا يستويان كيف لا يستويان هذا الذي يريده كيف لا يستويان لا نقول ان الشفاعه الشفاعه المنفيه مطلقا دعك من الاستثناء مطلقا منفيه فما لنا من شافعين ولا صديق حميم والشفاعه المذبته مقيده الشفاعه المذبته مقيده الشفاعه المطلق المنفيه مطلقه قل لله الشفاعه جميع لا احد يشفع من الذي يشفع عنده الا به والشفاعه المذبته هي شفاعه مثبتة بقيد ليس على الاطلاق وما القيد قيد بشرطين القيد شرطان قال الله لا يفعلان ولا يشفعون الا ها لمن ارتضى طب ما معنى ارتضى ما معنى ارتضى يا بركه ارتضى لحظه بقى لحظه لحظه ولا يشفعون الا لمن ارتضى ايش خد انتهى لا ششام ايوه من وين قتيتم من وين الايه ما فيها ذلك عاطف من وين, ما أت... وين الدلالة بس ممتاز خشام ده صحيح لكن انا اريد الدلالة ده صحيح اللي انت قلت هو الصحيح اسمه اسمه لا لا انا عايز العلم مشكلة ان هي عند صبر اشياء كده او اخر واحد هقول لهم طب صحيح صحيح هو كده انت بتفتحها خلي بالك ها لا ها ما هي مش عند حد خلاص صبر تفضل خلاص أنا قلت عنده ليش شانها أصول حذف المعمول يؤذن بالعموم فيه المفعول به هنا تضع من حذف المعمول هذه قاعدة أصولية حذف المعمول يؤذن بالعموم المفعول به وين مش مذكور فهذا. شوف الأصول كيف تكون أنت مضخن في هذا الأسبوع حذف المعمول يؤذن بالعموم يبقى ولا يشفعون الا لمن ارتضى إلا لمن ارتضى سواء كان شافعا أو مشفوع له يبقى هذا على العموم ولما يقول عموم ينزل الشافع وأنزل المشفوع. المشفوع حس المعمول يؤذن بالعموم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يبقى الشرط الأول الرضا والرضا يكون الرضا عن شافع والرضا عن المشفوع قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلا بإذنه يبقى إذا لا الشرط الثاني والقاد الثاني هو الإذن الإذن ايضا لمن سرعه اجيبه بسرعه الاذن لمن الشافع و وللمشفوع يبقى اذا قال ولا يشفعون الا المرتضى وقال ومن عند الذي يشفع الا عنده الا باذني يبقى اذا لمن ارتضى الشافع والمشفوع والاذن ايضا للشافع و وللمشفوع هذه شروط ال... الشفاعه طب طب وليش انتم مشيتوا معي انا هاخد الجميع مشى معي طلب العلم لا يصح في النوم قلت بالنسبة للشفاعه من الذي يشفع عنده وإلا في فقلت الإذن للشافع المشفوع. وكله نام. خطأ صحيح ده خطأ. ليش؟ الإذن لمن؟ للشافع فقط. الإذن للشافع. أن يأذن له أن يشفع. وإلا فالمشفوع ده هو الغلبان. المسكين الذي يحتاج إلى إلى الشفاعه حتى حتى يرتقي. صحيح ولا لا طيب والشفاعة شفاعت شفاعت الشفاعة العظم تهت. والشفاعة شفاعة خاصة. وشفاعة عام. الشفاعه الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الشفاعه العظمى وقد انتهينا من الكلام عليها الشفاعه الخاصه اللي بسميه الشفاعه في كافر واحد لا للكفار لذلك قال علماؤنا دائما كل قاعده كليا لابد ان كلها ايه استثناءات استثناءات فهو قال فما قالوا على الكافرين قالوا قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فقالوا فما لنا من شافعين اذا انتهاء عن الشفاعه واخطا بعض الفضلاء الذي قال ان يمكن الشفاعه للكافر باعمال اهل المهنين او باحاد المهنين خطا بين خطأ استند الى بعض اثار لبعض المفسرين على ذلك طب اثار والمفسرين وعندنا الايه من الرب الحكيم محكمة ليس بها ثمت شيء اين نذهب بها قالوا فما لنا من شفعين ما في شفيع والاستثناء الوحيد فقط هو من من من المستثنى ابو طالب فقط فقط فقط هو من الذي يشفع له فقط حتى ابراهيم مع أنه وعده موعده ومع ذلك لم يقبلها الله بفعل ممكن ده اكيد سيشفع لا لا ما فيش دخول جنة اب ما يدخل جنة ما زال في النار بص هذا حيموتني هذا من زمن من صحيح البخاري تعبان جدا إن هو في النار ماذا افعل لك انا ماذا افعل الله على حكمه بذلك هذا ايضا الذي يقاتلنا على ابي النبي وأم النبي ابو النبي في النار وأم النبي في النار وعم النبي في النار وجد النبي في النار سبحان رب العظيم قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيره قل الحمد لله الذي انعم علينا بالاسلام هذا هو اما ان يقال كما قال الشاطبي او غير الشاطبي قال يعني الكلام في هذا الباب يوزي النبي فلا تتكلم فيه خطأ مبين هذا اعتقاد هذا باب اعتقاد باب اعتقاد فهنا إبراهيم عليه السلام لما قال لاستغفرن لا لك فقال الله رعلا وما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداء, وعداء, وعداء اياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه لم يقبل الله شفاعته يوم القيامه ثم لما جاء النبي السلام فشفع في عبد الم... في أبي طالب لذلك العباس قال النبي السلام ماذا فعلت لعمك هو يحوطك أنصرك قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ذلك ترى أنهم كانوا مع المنافقين والمشركين والكافرين ومع فرعون وهامان وقارون فقال لولا انا لك أنا لكان في الدرك الاسفل من النار هو يلبس علينا أو قال هو على جمر من نار يغلي يرى نو أشد وأغلد الناس أشد الناس عذابا سبحان ربي العظيم هذه شفاع خاصة للنبي ليست لأحد إلا النبي والمسألة هنا كرامة للنبي أولا وأيضا لما فعله عبد المطلب أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم كان كان ينصره جاهليا كان ينصره في كل أحوال حتى نو قال للقريش والله لا أسلمه لك والله لا أسلمه لك لا أسلمه لا لا أسلمه لكم بحال من الأحوال ولذلك لما أتوا حتى عرضوا عليه وسلم ما عرضوا وت... و... و... وكان يتمنى أبو طالب أن يقبل منهم شيئا ولما لم يقبل ق... ق... قال لا أنزع يد النصر منك بحل من الأحوال أو, ك... أو قال كلمة نحو نحو ذلك لذلك شكر الله له ذلك فقبل شفاعتنا عليه وسلم فيه فهو فينا علينا أو يركبنا علينا من نار هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم حبيب يرى أنه أخف الناس أنا قلت يرى أشد الناس عذاب ممتاز لكن هو هو يرى انه اشد الناس عذابا وانت ترى انه اخف الناس عذاب يعني أنا كلامي صح وانت كلامك صح بس انت من وجه من وجهتك وهي الوجه الصحيحه بقى من وجهته هو يعني انا ضيعتك دي دلاله ان الاخوه خلاص استوا استوا وست عارف لو لو لو كلهم قرات عليهم يسين مش لن اسكت هو يعني قصده ايه تعال يا سعيد انا مش عايز صعيده هيموتون ايش قصده ايوه نعم لكن اخونا يقول هو يرى انه اخف الناس عذاب النبي هو الذي يرى اه نعم طيب صحيح ايه اللي عندك بقى نعم هذا صحيح ما, ما ادري الاشكال فين ما ادري لكن هو المهم البركة فتح الباب هو فتحه بعد ما قلنا انت قال لا خلانا ما ارى النبي صلى الله عليه وسلم طب جزاك الله خير المهم انه شفع له وهذه شفاعه خاصه هناك نعم قولك الاصل عدم التخصيص اخطات فيه اصوليا لان الشفاعه بالذات جاءت الادله على انها ممنوعة عصاله فصار التخصيص فيها مقارنا امت يا الحمد لله هذا هو فاذا فاذا عاد تأصيل العام في هذه المسألة طيب والشفاعة الخاصة الاخرى الشفاعة في دخول اهل الجنة الجنة الشفاعة في دخول اهل الجنة الجنة فان الجنة لا تفتح قط حتى ولو اذن الله للجميع ان يكون من اهل الجنة قط لا تكون الا سرعة لا تكونوا الا بأن النبس يلتقل استملا لذلك يقول الحديث يقول يدق النسلم من الباب فيقول ملك من؟ يقول محمد يقول بك أمرت أنا أفتح لا بغيرك بك أمرت لا بغيرك فيفتح النبس فيدخل الجنة شفاعة العامة الشفاعة العامة خاصة بن النبس والشفاعة في عبي طالب خاصة بن النبس وشفاعة دخول الجنة خاصة بن النبس إذن شفاعات ثلاثة خاصة بن النبس والثلاثة الأخيرة يشتركون فيها وهي وإن شفاعة المسلم في أهل الكبائر الذين استحقوا النار ألا يدخلوا النار وأن يدخلوا الجنة من أول وهل وهذه لا بد أن نقول فيها شيء هم استحقوا النار والله أيضا قدر لهم أن يكونوا من أهل الجنة من أول وهل لما لو محصت النظر لن تجد إلا حالة في هؤلاء ووصف معين جعلهم كذلك خلاص القلب, خلاص القلب من وين؟ خلاص القلب أو نقال القلب من وين؟ لا من حديث البطاقة من حديث البطاقة ومالك من الدخشم نعم حديث البطاقة حديث البطاقة هو أصلا كل يقول لا إله إلا الله وليس الكل يأخذ هذه البطاقة فينجوا فينجوا بيها المسألة دائرة القلب يبقى هؤلاء لما علم الله من قلوبهم الإخلاص شفع فيهم النبي وقد استحقوا النار فيدخلون الجنة وطبعا هذه الدلاء نعم سنأتي ما لسه ما خلصناش نعم فهذه شفاعة دليلها الأصيل هو إيش؟ دليلها الأصيل. صلاة الجنازة ممتاز. لأن أفسار الجنازة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو صلى على الميت ثلاثة صفوف شفعهم الله فيه يعني شفعهم الله فيه استحق النار فقبل شفعتهم فوجبت له الجنة. هذا ماحتمال صحيح ولا لا؟ وايداً شفاعة النبي صلى هذه شفاعة عام شفاعة النبي والأمبياء والمرسلون والملائكة. فالشفاعة التي تليها شفاعة في رفع الدرجات. يكون العود دخل في في في الجنة لكن في درجة أنزل من الدرجة التي فيها أهله مثل والحقن بيمدرياتهم قال الذين أمنوا تبعاتهم دري درياتهم بإيمان الحقن بيمدرياتهم وما لدنهم من عملهم من شيء فيرتقون لهذه المنزل وطبعا هذه أصليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع درجتها والأصوان بنعطول في في في المهدين وأصلا وأ وأ أصوات الجنازة أيضا لأنه إذا شفعهم فيهم شفعهم ليرفع الدرجات إن لم يكفر سئته فهو يرفع الدرجات هذه شفاع الخمسة ولا الست ربع أي أبوه أنت أمين هذه ال الذي تأتي السادسة ما خلص ما خلص بالكل ال التي تأتي السادسة نعم الشفاعة في من دخل النار بعد أن يخرج من من أهل كبار الذين استحقوا النار وصاروا حمماً فأشفع النبيل فيهم وأشفع الأنبياء والمرسلون حتى النبي صلى قال استكسروا قال أن النبي صلى الله عليه يعني ما رأيت أحدا أشد من أشدًا لإخواني من هؤلاء لذلك قال حسن البصري وغيره قال استكسروا من إخوان الصدق استكسروا من إخوان الصدق وقال فإن لهم عند الله شفاعة استكثروا من إخوان الصدق فإن لهم عند الله شفاعة ولذلك قال الله قال الأخلاق بعضهم يومئذ لبعض عدو الا المتو فاذا استكثروا من اخوان الصدق فان لهم في الاخره شفاعات هذه اخر الكلام على على الشفاعه نعم نعم رجل اخر اخر اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل اخر اهل الجنه دخولا فيه ها ها هذا الرجل سابق هو ممتاز السؤال ده سؤال جميل جدا لان هذا السؤال يطرح يقول طب اين الشفاعه صح ولا لا ها الاجابه بقى هذا هذا كلام متين انا شفع الله لا في ولكن نحن نريد الاجابه عن هذا السؤال نعم شيء ها الإشكال هو يقول خلاص تشفع يشفع الانبياء تشفع في العصاه يشفع الملائكه يشفع المؤمنون صحيح بل يشفع رب العالمين صحيح وهذا الرجل يقول ما ما خرج بالشفاعه انتوا فاهمين السؤال آخر أهل النار خروجاً وآخر أهل الجنة دخولاً هو يقول ربي قشبني نارها قربني من الشجرة فلا بظل بظلها يقول يا ابن آدم تسألني غير ذلك يقول ويعطي العهود والموثيق لا أسألك ثم بعد ذلك بعدما خرج من نار وسأل السؤال ثم بعد ذلك قربه من, من, من, من, من, من ظل الشجرة فتح له باباً فنظر الجنة وما فيه اهل الجنه يقول ربي قربني من باب الجنة يقول ما أقدرك يا ابن آدم ما أخذرك أما أعطيت العودة الموذيق ألا تسألني فأقول رو... الحديث يقول لهم السلام يرى ما لا صبر له عليه والله يعذره ثم يقربه من الجنة حتى يدخله الجن فأوين الشفاعة هنا نعم ما في الشفاعة وما في الشفاعة طيب إذن لم تشملوا لم تشملوا الشفاعة صحيح؟ هو من أهل التوحيد وزك هو دخل الجنة نعم. طب كيف ولم يذكر ذلك؟ هو سأل ربه اللهم بعيدني عن النار قشبني منها قشبني يريحها. لا ليس هذا نعم إيش خشم؟ كيف؟ وين الدلالة؟ أنا أريد الدلالة في هذا. ما هيتشمله لأنه زلك سيدخل الجنة قال لك, لك وعشت أمس أصبر أسعيدي. ها شفاعة النبي إيش؟ صلى الله عليه وسلم. متعدية في فصل الخطاب فصل القضاء فقط لكن خروج من النار لأمته فقط. ما هذا انا اريد تمرس طلبة العلم تفكر طبعا انت الان خلاص يبقى تقول ان هو فيها شفاعه انت بتقول ان فيها شفاعه أقول لك ادي الدليل من الذي شفع هو يشفع لنفسه كيف ذلك ده هنا بقى ضوابط التمكين في, في الاجابات يا ابنى حبيبي حديث الشفاعة شفاعة الأنبياء الملائكة المؤمنون شفاعة الرسل بقى يا رحم الراحمين وبعد ياش... أشكالت على ناسي إشكالا يا, يا رب إيه؟ إيه؟ عندنا حديث صريح آخر طيب خروجا منها خلاص الحديث صرح انتهى الموضوع يبقى كل هذه تحت معه أنه بقع صلاة وعنه ذهب بعدها قال قشبانها ريحه والحديث آخر, آخر آخر أهل النار خروجة منها صريح طب ما هو لا إله إلا الله شوفت ماذا فعلت في المجلس الآن وطلبت العين إيه ثاني ها إيه ثاني هتعبتمون ها كان أقول الله تفهمون السؤال لو, لو لم يكن في قلب سخاذة في الإيمان لقبع فيها وما خرج منها أبدا ويقول بقيت شفاعة أرحم الرحيمين فيقبت قبضة فيخرج كل من قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا ولم يعمل خيرا قد صح هو قال فيخرج نعم ما هو هذا هو قال لا يشفع نفسه الصحيح الراجح يا شفاعة الله فلا وفي شفاعة لا قال يخرج, يخرج من نظر من قال لا اله يبقى إذن الكلام في شفاعة الله أنه يخرجه ولم يثبت انه إيه؟ فحدث ذلك بعدما أخرجوا أدخله بش... ب... بطلبه وسؤاله لما تجمع بين الدليلين في هذا أنه شملته شفاعه الله جلال فعلا قال يخرج من النار وهذا جزم خرج من النار طيب لكن في الدخول بسؤاله لأنه لم يقل في, في الحديث يخرج من قال لا الا الله ولم يعمل خيرا قط وأدخلهم جميعا الجنة لم, ير... لم يرد الحديث بذلك يبقى الجزم عندنا في الحديث اخرجه من النار بشفاعتي سبحانه وجل في ولاه بشفاعتي لا في علاه ثم ذلك بسؤالي هو دخل الجن يبقى انت تجمع بين كل الادله بمثلها حتى لو كان لازم لم يصرح بها عندنا حاله الان لم يدخل الجن ماذا تقول فيها ستقول شماله حديث الخروج وخرج والدخول بسؤالي انت ايش قلت انت قلت كذا أنت كلام مرسل أنت كلام ده مين يفهم يعني أنا انتقلت وكنت ممكن انت تفصل القول هذا طيب قابلنا بقصدك كلامك انت اذا كلكم اصبتم كلكم اصبتم المهم كلكم اصبتم وفي النهاية الحمد لله سيدخلوا للجنة هذا الذي نريده كلكم اصبتم وانه بفضل الله سيكون في الجنة عندما يقول لك طبعا في الرواية قال لك ما في الدنيا ومثل ذلك وفي الرواية أبي هرار قال وعشر أمثلية وهي الرجح السورة الحوض نعازن عازن ننتهي دخل الحمد لله الجنة سأل الله لنا فعلا فقابل الله المهم في شفاء منه للخروج فخرج سأل الله لنا فعلا فأجابه الله لنا فعلا والشفاء أخرجته من النار ماشي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 ويعلمون حقا يقينا ان مذنب الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها ابدا هذا اعتقاد السنه و الكفار فانهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها ابدا ولا يستعتبون ولا يفطرون ولا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون ولا ولا الله ولا يترك الله فيها من عصاه اهل الايمان احدا نعم وقال ويؤمنون بالحوض والكوثر وهذا أصل أيضا في الإمام اليوم الآخر وما يحدث فيه عرصات يوم القيامة الكوثر ونهر في الجنة قد أعطاه الله تعالى تصب في حوض النمسلم ولكل نبي حوض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا أكثرهم وردا قال الله تعالى ان أعطناك الكوثر النمسلم كان نائما ثم قام متهللا فرحا فلما سأله أنس قال أنزل الله عليه الآن انفا سورة ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم واستدلوا بها على أن بسم ملا آية من, من, من, من كل سورة قال بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطناك الكوثر فصل لربك وانحر هنا قرأ قرأت أعطيناك قراءة أخرى إيش؟ العراقيين دائما يقرؤون بها. أعطاك يعني أنطاق. ما تذكرها من قولهم صح؟ هو نعم هي هذه. أعطينا إنه أعطاك أنطاق يجعلون العين نون في هذا في بعض في بعض الخطوات في ويقرأ أنا أتأكد نقرأ لأنها أنا لما استعجمت اللغه اللغة فرجعت فوجدت أنها قراءة من القراء سواء متوترة او شزة انا لا اعرف هذا ليس آه. اه بالضبط كده هذا هو فعشان نعرف ايه شزة متوترة الله اعلم بذلك الغرض المقصود قال انا عطاناك الكوثة فصالي ربك وانحر وحوض النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه النبي سلم وصفا دقيقا بأنه, ما بانه مربع الشكل كما قال من يعني هو طوله مسيرة شهر عرضه مسيرة شهر فهو مربع وهذا الحوض والعلماء يقولون مربع من أجل أنه يعني يلتف حوله كل أمة محمد ونرسوله يزود عن الحوض من ليس من أمته ولما سئل كيف تعرف هؤلاء قال يبصون أمتهم تبعث يوم القيامة محجرين غر محجرين غر من الغر بياض في الوجه محجرين بياض في الرج وهذه من أصل الوضوء من أصل الوضوء فيها دلالة واضحة جدا على أن من لم يتوضا لا يكون عند الحوض بل لا يكون من امه المسلم فيستدل, فيستدل بهذا الحديث لمن قال بكفر تارك الصلاه يستدل لهذا الحديث لمن قال بكفر ترك الصلاه وهذه مساله خلافيه بين العلماء لا يرونه كافرا يرونه فاسقا وأما الحنابلة وابن محمد وابن خزيمة من الشافعيه يرون انه يكون كفرا والخلاف بينهم ايضا في صلاه غير الصلاه وقد فصلنا القول بذلك وساتي سعد فيه أن الترك كلية هو الذي يكون بذلك كافرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بانه له اباريق وهذه الاباريق كالنجوم والتمثيل بالنجوم كما قلنا في كثير من من من المواطن مثل هذه انها فيها النعيم المعنوي لان تنظر نجوم نجوم لامعه تخطف البصر وتاخذ بالقلب فهنا للمتعه متعه القلبيه بالنظر الى النجوم فقال هي كالنجوم لمعانا وبريقا وايضا هي في كالنجوم في العدد الكسره حتى يعني تستوعب الامه ان تشرب بهذه الكؤوس فكثره وعددا وايضا لمعانا وقال عن المياه ماء, ماء الماء الذي يصب ماء الكوثر والحوض فيه ماء الماء قال فيهم السلام هو اشد بياضا من اللبن واحلى طعما من العسل وايضا هو قال اشد بياضا من اللبن وايضا ها و وريحه نعم وأتكلم عن رائحتي وتكلم عن لوني وتكلم عن ذوقي طعمه فقال هو أحلى من العسل وأشد بعضا من اللبن وريحه وأطيب من, من المسك يعني له رائحة فهنا أيضا التلذذ به والمتع به من الأمور الثلاثة بالمنظر لأنه أشد بعضا من اللبن وأيضا من الرائحة هي أفضل أطيب من الطيب وأيضا من الزوغ فهو أحلى من العسل ولذلك من شرب منه لا يزمع بعدها أبداً وهذه فضيلة لكل من وحد الله أدل فعله واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أهل البدعة لا يريدون الحوض عنهم ولو آمنوا بالحوض لا يريدون الحوض ولا يمكن أن يرفع الزمع عنهم بالشرب من هذا الحوض لبدعتهم شوف خطر البدع العظيم قال المسلم ولا اخترجنا القوان من بين يدي فأقول ربي ربي أصحابي أصحابي أو قال أصحابي أصحابي في روايه أو قال أمتي أمتي فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك شوف لما احدثوا ما ابتدعوا فيقول سلم عقابا بعدا بعدا لمن احدث بعدي سحقا سحقا لمن بدل لمن بدل بعد وهذه ايضا من عقوبات اهل البدع بانهم لا يريدون الحوض بل الله تعالى يعاملهم معاملة المنافقين يريدون الحوض ثم ثم يختطفون من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هي انفسهم من اجل الشرب من مياه الحوض حوض النبي سلم وكما قلنا لكل نبي حوض كما قال النبي سلم لكن النبي هو أكثرهم وردا وهذه أيضا كرامة فكر القرامة للنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن الموحدين وادخل فريق من الموحدين الجنة بغير حساب وهذا الذي ورد عن النبي أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ترتضون أن تكون ربع شطر أهل الجنة ثلث أهل الجنة هم يكبرون قال فإن الله جل فيه أولا يعني قد قضى بذلك قال وسبعون ألف أن يدخلون الجنب بغير حساب ولا عذاب العجيب أن السبعين ألف قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مع كل ألف سبعون ألف هذا من الله فضل من الله ونعمة سبعون ألف يدخلون الجنب بغير حساب ولا عذاب وقد وصف الله جل وعلا وصفهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال عندما باتوا يدكون من هؤلاء شوف الهمم العالية اشربت عناقهم هل نحن منهم أم لا؟ فقالوا نسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون قال وعلى ربهم يتوكلون هذه كما قلنا مجامع اعمال القلوب ولما لما لما صفت القلوب وكانت من اصفاها وانقاها واتقاها دخلوا الجنه بغير حساب ألفا ثم قال مع كل ألف سبعون ألفا ايضا يدخلون بغير حساب ولا عذاب ووصفهم نسلم اصلا آخر دقيق قال يدخلنا كل واحد منهم كعلى على على صوره القمر يأخذ أحدهم بيد أخيه فلا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وهذا فضل الله جل على هذه الأمة أن هناك من يدخل بغير حساب ولا سابقة عذاب قالوا محاسبت فريق منهم حسابا يسيرة يبقى المحاسبة في الحساب اليسير هي المناجاة قالوا محاسبت فريق منهم حسابا يسيرة هو العرض يبقى إذن الذين يدخلون غير حساب هؤلاء لا, لا عرض لا يعرض عليهم ما فعلوا بل هم يدخلون و... هل وقع في المعاصي ام لم يقعوا ما من أحد إلا وسيقع في المعاصي كله بناء الخطأ وغير الخطأين التوابون لكن هنا لما عظمت حسناتهم وعظم اليقين في قلوبهم وحسن الظن بربهم انغمرت هذه الحسنات في هذا البحر لذلك لا يراجعون لذلك أنا أقول دائما إذا أردت أن تقيس الإنسان قسه بأعمالي قس بالغارب تغمر أو لا تغمر شوف التدليس عند المحققين من اهل العلم يقولون انه جرح المدلس مجروح لذلك طب ماذا لي يعني انه مجروح علم النساء مش مجروح يا ابن انت فصلت الخطاب يا خلاف ايو انا برجح ذلك لكن عند قلت عند علماء من المحققين قالوا مجروح ليس ايه من المحققين الشفع محقق ولا مش محقق محقف. فمن المحققين قالوا بأنه مجروح أنا أدين الله أنه ليس بجرح لذلك أقول الحديث لا يرد الحديث ممكن يمر أو يتوقف فيه حتى نرى القرائن لكن هناك من يرى بأن التدليس جرح شعبة من, من أعظم المحققين الشفع من أعظم المحققين انت, أنت المرض تعقلين نويبهم نويبهم الشفع قال عشان دليل بس الواحد الوا ال الوا الوا الواضح الو... الو... الو... الو... الشفع قال فمن علمناه قد دل سمر فقد أبان لنا عورته لما قال ف... أبان لنا عورته دل ذلك عنه جرح وشعب قال عن نفسي لأن يزني انظر خير له من أن يدل استنا عندنا ناس بتكذب بتكذب ويقول لك كذب من أجل مصلحة الدعوة أنا لا أرى أحدا يقول دينا في شيء اسمه كذب لمصلحة الدعوة من افتى بذلك فهو ضال يعني مخطئ خطأ بين ومن أخذ بهذه الفتوى ونسبها أحد فهو ضال الكذب لا يصح بحال من الأحوال في هذا الباب من قال كذب من أجل الدعوة فقد ضل وأضل وقد قلت لبعض النبلاء الفضلاء قلت لو بعض, بعض الطلبة يقولون كذب نصل الدعوه حضرتك أفتت بك قال لا قلت له الحمد لله لأن هذا ضلال مبين من يقول بهذا؟ فشوف شعب يقول لان يزني خير له من أن يدلس في رواية أخرى قال ان يخير من السماء خير الله من أن, من أن يدلس فالتدليس جرح تدليس جرح صحيح؟ وعند من؟ أصفر بس اصبر وإن قلنا بأنه ليس بجرح عندنا هو أصل المسألة إيه؟ أصل المسألة في إيه؟ بأننا نقول بانه قد يغمر في بحر الحسنات واتينا بالتدليس لمساله اخر طبقتي بقى في اخر المساله لا, لا. ممتاز هذا هو الزهري هذا مدلس مدلس والثوري مدلس صحول من اصل المحدثين وقلنا ان بعض المحققين قال بان التدليس جرح ومع ذلك الجميع يمرر تدليس الزهري وتدليس سوري. لماذا؟ ها للغالب. زي قلنا السبعون ألف هؤلاء ما حد فيهم عص لا عص وزلة. لكن لما لما عظمت الحسنات انغمرت اللي السيات. فسبعون ألف ندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه دلالة واضحة جدا أن هؤلاء حسناتهم أعظم بكثير من من سائتيه. وكانت أعظم الحسنات التي بها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب عمل الخير. ق القلب. وأما الأخرون فقال منهم من يحاسب حسابا يسير ويدخل جنبا بعد ذلك والحساب اليسير هي عرض العرض فيها أمام لكم من أحد إلا الله ولا على ليس بينه وبين قال قالوا ادخل فريق من النذمين النار قدر الله بأن السيئات غلبت على الحسنات فدخل النار بهذه ثم يخرج بعد ذلك بالشفاعة إما بالشفاعة الملائكة والأمبياء أو, أو شفاعة المرسلين والمؤمنين وبشفاعة أرحم الراحمين ثم قال لا يخلد احد من الموحدين في النار والله قد كتب ذلك بقوله ان الله لا يغفر اشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكتب الله الخلود على اهل النيران الذين هم اهل النيران وهم الذين كفروا واشركوا بالله جل في اولاد قال اولئك اصحاب النار يوم فيها خالدون وهذا تاصيل عام فيه الجزم بان السلف الصالح اتفقوا على انه لا فناء للنار وان من كان قد اشرك بالله شركا بينا فإنه يكون في النار ولا يخرج منها أبدا ويبقى أبد الأباد يبقى أبد الأباد يبقى لنا الكلام وقفنا عند رؤية المؤمنين وهذا ولله الحمد إصراع نسال الله رفع الله أن ينهي لنا الكتب هذه الأسول أقول قولي هذا واستغفر الله ريو عليكم الله خير. سبحانه الله ورحمدك واشهد الله إليه لأنت استغفرك